يقولون الحب أعمى وهو يقول أصابني العمى حين أحببت ولكن ماذا يفعل؟ ها هو قد أحب وحدث ما حدث وهو يجلس كل يوم في حجرته ليكتب مجددا أنا خالد حسني 28 عاما خريج كلية تجارة القاهرة منذ 6 أعوام. بلدي يسمى البهفريك تابع لمحافظة الدقهلية. واليوم قد رفد زواجي بحبيبتي للمرة الثامنة ولنفس السبب ثم نظر إلى الحائط وقد قام بتعليق الورقة بجوار سبع ورقات أخرى يبدو أنها علقت في أوقات سابقة الورقة الأولى مكتوب بها اسمه وسنه وبلدته وبها رفد زواجي بحبيبتي لعم وبجوارها ورقة ثانية وبها رفدت للمرة الثانية والورقة الثالثة بها رفضه للمرة الثالثة وهكذا حتى الورقة السابعة بعدها أسند ظهره إلى الخلف ونظر إلى أعلى وعادت به ذكرياته إلى ما قبل ستة أعوام مضت حين كان يدرس بالسنة الأخيرة بالجامعة وشأت الأقدار أن يتعرف على منى ابنة بلدته صطفة في طريقهما من البلدة إلى جامعته بالقاهرة وزادت فرحته حين علم أنها تدرس بنفس الكلية في عامها الأول بالجامعة ومن يومها وقد تعددت صدف لقائهما كثيرا سواء بقصد أو بدون قصد حتى أفق من ذكرياته وزفر زفرة قوية حين نظر إلى ورقة كبيرة علقها على الحائط أسفل الثمان ورقات وقد كتب عليها رفض لنفس السبب السبب والد منى المجنون كان خالد ان سمع كلمة مجنون فدائما يتذكر والد منى ولا أعتقد أن خالد فقط بل جميع أهل البلدة ولكن خالد أكثر من عارف ذلك المجنون فمنذ أن أنهى دراسته وعزم على أن يتقدم للزواج من منى حتى فوجئ بابيها أبي في اول زيارة لخطبتها ينظر إليه بغرابة انت عاوز تتكاوز منى ايوه والد منى وقد ارتفع حجباه وانت عملت إيه في حياتك؟ ازداد وجه خالد حمرارا واضطرب قليلاً وكأن السؤال صائقة لم يتوقعها حتى رد عملت إيه في حياتي؟ الحياة انا مش فاهم قصد حضرتك بالسؤال بس انا خريج كليه تجارة جامعه القاهرة وحضرتك عارف ان والدي توفاهم الله وعيش مع جدتي من صغري ومعفي من الجيش وحاليا بدور على وظيفة مناسبة رد الرجل وتفرق ايه عن غيرك علشان اجاوزك بنتي ثم انهى المقابلة بالرفض اعتقد خالد وقتها أن سبب رفضه للمرة الأولى أنه لم يجد الوظيفة المناسبة ولكنه تأكد أن السبب ربما يكون غير ذلك تماما حين وجد عملا وتوجه لخطبة منا مجددا حتى قُبل بالرفض للمرة الثانية ونفس سؤال الأب ماذا فعلت في حياتك وبما تختلف عن غيرك؟ هذا السؤال الذي لم يجد إجابة وافيه لأبيها حتى المرة الثامنة لطلبه الزواج ولم يراعي في كل مرة حب خالد لابنته او حب ابنته له حتى فاض بخالد الكيل في تلك المرة فصاح به انا ما عملتش حاجة في حياتي أعمل إيه يعني؟ عارف إنك كنت بطل في حرب 73 شايف ان ده ساوي يخليك تزلنا يعني انت عاوز بطل لبنتك قلي لي أبقى بطل إزاي؟ أروح في العراق عشان تنبسط ثم نظر إليه وقد ظهر الغضب في عينيه هتجوز منى يعني هتجوزها غصب عنك هتجوزها البلدة كلها تعرف أن هذا الرجل غريب الأطوار يريد أن يزوج ابنته الوحيدة لشخص فريد من نوعه أي فريد هذا؟ لا أحد يعلم الكل يعلم أن مصير ابنته العنوسة لا غير طالما أبوها ذلك الرجل وما هذا لم يطرق الاستسلام قلب خالد أبدا ولم يعد بباله سوى ذلك الشيء الذي يجعله فريدا من نوعه يجعله يستحق منا كما يريد أبوها ولكن ما هذا الشيء هل يسرق أحد البنوك ويصبح من الأثرياء هل يبحث عن كنز ما لا يعلم فلم يجد سوى أن يتوجه بالدعاء إلى الله أن يأخذ أباها رغم أن خالد كان يتسم بخفة الظل وروحه المبهج دائما إلا أن حبه لمنى ورفض أبيها الدائم له جعل الحزن وشاحا دائما على وجهه حتى لاحظ جده والذي كان يقترب من عامه الثمانين وكانا يعيشان معا منذ وفاة والدي خالد لاحظ حزنه الشديد بعد رفضه تلك المرة وقد اقترب منه وسأله انت لسه زعلان انت المفروض خلاص تعودت رد خالد في حزن انا بحبها ومش تخيل ان انا مع غيري ومش عارف ابوها عايزي مش عارف ان زمن المعجزات انتهى وانت هتعد جنبي كده حاطط ايدك على خدك طب هعمل ايه وضحك الجد وحاول أن يداعبه كي يخفف عنه حزنه <تصفيق> لا أنت احسن لك تدفن نفسك في السرداب لمعت عيناه خالد وكانه تذكر شيئا ما سرداب السرداب ثم أكمل جدي أنت فاكر لما كنت صغير وكنت لما اعيط تحكي لي عن قصة السرداب اللي موجود تحت بلدنا وأنك نزلته من اكثر من خمسين سنة رد الجد مبتسما. أيوة طبعا لما كنت بتعيط تحب افكرك بايامك ضحك خالد لا عايزك تحكي لي عن السرداب ونزلكم ليه ابتسم الجد وصمت وكانه يتذكر يا دي أيام فاتت من زمان مش فكر منها الا القليل كنا اربع شبان بنحب الشقاوة والمغامرة وسمعنا كلام كتير بيقول ان في كنز موجود في سرداب بيعدي تحت بلدنا وان ده كان زمان مخزن كبير للأغنية وقت أي غزو الكل كان عارف إن السرداب ده موجود فعلا بس ما حدش جرب ينزله لأنه معروف إنه مسكون عفريد وأي حد هينزله مش هيخرج منه بس إحنا لمنى الكلام ده ورا ظهرنا وقلنا لازم ننزله يمكن نلاقي الكنز ده ونخرج البلد من حالة الفقر اللي كانت فيها قطعه خالد وقد ظهر استمتاعه على وجهه كمل كنا عارفين ان باب السرداب موجود في بيت مهجور في البلد بيت محاط بسور كبير وان هناك صخره كبيره موجوده على الباب ده وفي ليله توكلنا على الله ورحنا للبيت ده في السر وقدرنا نحرك الصخره دي وبدأنا ننزل واحد ورا تاني ومع كل واحد فينا لمبه جاز وبعد ما نزلنا سلم طويل لقينا نفسنا في نفق متساوي ومشينا كم خطوه كده في النفق لحد ما لقينا نسنا مش قادرين ناخد نفسنا فجأة انطفت لمبات الجاز كلها في وقت واحد وصرخ واحد فينا عفريت طف لمبتي وبعديها كل واحد فينا خد دلو في سنانه وارجعنا جري على برا وركبنا بتخبط فبعض ومن وقتها هو ما حدش فكر انه ينزله تاني ضحك خالد بس هتفضل ذكرى حلوة وانكم قدرتوا تتغلبوا على مخاوفكم حتى لو اخدتوا دلكوا في سنانكم بعدها عاد خالد إلى حجرته وقد حاول أن ينام ولكن هيهات أن يغمض له جفن يفكر كثيرا فيما أخبره به جده وهو يعلم أن ما سمعه يبدو أسطورة ولكن السرداب موجود بالفعل وجده لا يكذب قط ثم نظر إلى الورقة المكتوب بها سبب رفض والد منى إنه يريد شخصا فريدا شخص يرضي جنونه يحدث نفسه إنه لن يتزوج غير منا وإلا فلن يتزوج ثم تحدث إلى نفسه مجددا بصوت عاد فيها إيه لو نزلت السرداد افرد كان في كنز موجود فعلا ثم صمت وتحدث لنفسه وكان شخصا آخر يحدثه كنزي بك لما جنين ما تنساش إن السرداد ده مسكون عفاريت وأشباح وإنت أكتر واحد عارفك انت في بعض الأوقات بتخاف من خيالك ثم عاد مجددا لو كنت جبان يبقى مستحقش مونة انت عاجبك حياتك كده خارجكو ليه التجارة وشغلك ملوش اي صلة بالتجارة درست اربع سنين علشان تتخرج وتشتغل في مخزن أدوية ولولا انك ساكن لوحدك مع جدك كان زمان مرتبك خلصان في نص الشهر ثم اكمل لو كنت بتحب مونة فعلا موت شجاع علشان حبها اسبت لنفسك وليها انك بتحبها فعلا لقيت الكنز ده هتكون اشهر واحد في البلد دي لا. في مصر لا ده في العالم كله حتى لو ما لقيتوش كفاية انك بتحاول في سبيل حبك ثم انتفض من على سريره وأخرج صورة لمنى ونظر إليها وكأنه يحدثها أنا هنزل سر تبدأ هنزل مهما حصل وإن كان ابوك مجنون فأنا أوقات كتير بكون الجنون نفسه كان خالد يظن انه يتحدث إلى نفسه وحيدا لكنه لم يكن يعلم أن هنالك من يسمع حديثه إلى نفسه بصوت عال خارج الحجرة حيث كان يقف جده مجاورا لباب الحجرة ويستمع إلى ذلك الحديث وصياحه إلى صورة منا ورغم هذا لم تبدو على وجه جده أي نوع من أنواع الدهشة وكأنما سمعه من حديثه عن نزوله السرداب أمر لا يمثل له أي اختلاف بل يبدو وكانه أمر متوقع حدوثه ظل واقفا هكذا حتى صمت خالد وأغلقت أنوار حجرته وساد الهدوء المكان ولم يقطع هذا الهدوء إلا ذلك الصوت المميز الذي يعلمه جده جيدا حين ينام خالد بعدها غدر هو الآخر متكئا على عصاه إلى حجرته حيث جلس صامتا على أريكته بعضا من الوقت لم يتجاوز دقائق وكانه يفكر فيما سمعه من حديث خالد إلى نفسه ثم حرك عصاه ليجذب بها صندوقا خشبيا صغيرا يبدو عتيقا حتى فتحه فأخرج منه البوما قديما للصور قطي بكثير من الاتربه وبعدما ازاح الاتربه عنه بدأ يقلب في صفحاته صفحة تلو الأخرى ويشاهد ما بها من صور حتى توقف كثيرا عند إحدى الصور في اليوم التالي استيقظ كل من خالد وجده مبكرا كما تعود دائما فخالد لديه عمله المبكر وجده لا ينام بعد صلاة الفجر يظل يقرأ في كتاب الله حتى ينهض خالد فيتناولا إفطارهما معا والذي تعده لهما فتاة تسكن بجوارهما قد اعتادت على ذلك منذ سنوات حتى جلس خالد وكان ينظر إلى جده بين الحين والآخر وكانه يريد أن يخبره بشيء حتى قطع صمته وسأل جده عبدو انت تقدر تعيش لوحدك نظر جده اليه واظهر انه لا يفقه سؤاله انت عاوز تسافر ولا ايه صمت خالد ثم نظر اليه مجددا لو سفرت الفترة قليله تقدر تعيش لوحدك ثم اكمل وكأنه يوضح كلامه انا عارف ان كلامي صدنا ليك بس انا قررت اني اسيب البلد لفترة واقسم لك اني هرجع في اسرع وقت مش هتحس بغيابي ابدا ثم حاول أن يجد مبررا لحديثه انا هسافر اي مكان الاقي في نفسي احس فيه بوجودي انت عارف ابن ابنك خديه كليه التجاره بيشتغل ايه رد جده اه شغال في مخزن ادويه رد خالد واظهر حزنه ابن ابنك شغال شيال في مخزن أدوية شيال هات الكرتونه دي حطها هنا خد الكرتونه دي وديها هناك ثم هم بالوقوف ليغادر وقال لجده: لي سفر فترة مش طويلة. ثم التفت خارجا حتى أوقفته كلمات جده أنت ليه بتكذب يا خالد؟ أنت ليه مش عاوز تعرفني أنك عاوز تنزل السرداب؟ كانت تلك الكلمات كالصائق التي وجهت إلى خالد فقد اختلق رغبته في السفر لفترة كي لا يعلم جده بذلك ويظن أنه أصيب بالجنون ولا يعلم كيف عارف جده بنيته حتى نظر إلي سرداب، أنت عرفت منين؟ أقصد سرداب إيه وكلام فضي عرفت من زمان من زمان جدا ثم أمره بالجلوس مجددا وسأله في جدية أنت عاوز تنزل سرداب ليه؟ صمت خالد ثم تحدث وحاول أن يجعل الحديث مسها أنت ليه مصمم على حكاية السردب دي؟ أنا بقول لك مسافر أعاد جده نفس سؤاله أنت عاوز تنزل السرداب ليه؟ لم يجد خالد مفررا من الحديث سوى أن يخبره بالحقيقة فقال بعد ان زفر زفيراً طويلا عايز أنزل علشان أثبت لمونة وابوها أني بطل اني مختلف عن غيري بس؟ أجاب خالد في تعجب من سؤاله أيوة بس؟ ثم أكمل ومين عارف يمكن ألاقي الكنز اللي نزل طوله قبل كده؟ فسأله جده بس؟ ايوه تحدث جده في جدية انت مش عاوز تنزل علشان كده نظر اليه خالد وقد لاحظ الجديه التي لم يرها على وجه جده من قبل حتى اكمل جده افرض ان منى اتجوزت حد تاني هتنزل السرداب ولا لا صمت خالد مفكرا لبعض الوقت وقد اكمل جده مجددا عمري ما صدق عاوز تنزل علشان منى أنت عاوز تنزل لسبب تاني تماما سبب نزولي ونزول غيري السبب اللي بيجري في دمنا دمي ودمك ودمبوك السبب هو حبنا للمجهول حبنا للتمرد حبنا لاكتشاف حاجة جديدة حبنا للاختلاف لما كنت صغير كنت بحكي لك عن السداب وانت بتعيط ويمكن كنت بتبص لها انها مجرد حكاية علشان بها، بيها ومتعرفش اني كنت بنمي فيك السبب ده مصدقني كنت عارف ان هيجي يوم وتكبر واحكي لك من تاني عن السداب مجرد حكاية صغيرة عنه وهتتنفض من جواك ثم تابع حديثه. ما انت يوم رفضك ابو مونة وكنت عارف سبب رفضه مش معنى المرة دي اللي حبيت تعمل بطل لحد ما جيه اليوم ده وحصل لك نفس اللي حصل لابوك يوم ما حكيت له عن السداب بس الفرق اني عرفت انك عاوز تنزله اما هو راح فجأة قال خالد في دهشة كبيرة أبويا نزل السرداب مش أبوك لوحده أبوك وأخذ أمك معه كانوا فاكرين أنهم هيروحوا رحلة صغيرة ويرجعوا علشان كده سابوك أنت وابني سنتين وقالوا راجعين بعد أيام لكن الأيام بقت شهور والشهور بقت سنين والسنين فاتت ومرجعوش والبلد كلها عرفت أنهم ماتوا في حدثة والكل شكر ربنا أني ما كنتش معاهم ونجيت من حدثة دي لكن الحقيقة انهم نزلوا السرداب عمري ما أنبتهم على كده بقول نفسي ما انت كمان نزلت السرداب كنت فخور بنفسك بس الفرق ان ربنا نجاك ثم نظر الى خالد عشان كده عمري ما هزعل انك كمان تنزل السرداب حتى لو كنت عارف ان قرارك ده ممكن يبعدك عني بس لازم تكون متأكد انك نازل من جواك انت مش نازل لسبب وهمي حط نفسك اللي هو مونة ثم همه بالوقوف ومشى بضع خطوات معطيا خالد ظهره سعد ما تقرر قل لي لأن لسه في كلام كتير عن سرداب فريك حد غيري عاوزي أرهولك بعدها غادر خالد ولم يتجه إلى عمله كما كان يذهب كل يوم بل توجه لمقابلة منى بعد أن هاتفته وطلبت مقابلته بإحدى الأماكن داخل جماعة المنصورة حيث كانا يلتقيان هنالك دائما وفي طريقه إلى هناك لم يشغل باله سوى حديث جده إليه وهل يرغب في نزول السرداب حبا لمنى أم أن حب المغامرة هو ما يدفعه لذلك ثم تذكر حديث جده عن والديه اللذين لا يعلم عن هيئتهما أي شيء فقد وجد نفسه منذ طفولته مع جده ولم يرى صورة واحدة لأبيه أو أمه لم يساعده على تخيلهما إلا كلمات بعض أقاربه إنه طويل مثل أبيه فقد كان تقريبا في مثل طول أبيه الذي يبلغ أكثر من 180 من السنتيمترات كما يقولون له وكتفيه العريضين والبنية القوية هذه أشياء يقولون أنه شابه أباه فيها أما أقارب أمه فطالما أخبره أن شعره الأسود الداكن وابتسامته الدائمة يظلان شبها دائما بينه وبين أمه وضحك حين تذكر تلك الجملة التي كان يخجل منها حين كان صغيرا جميل شبه أمه بعدها عاد بتفكيره إلى ذلك الرجل الذي أخبره جده أن لديه كلاما كثيرا عن السرداب وعن ذلك الاسم الذي سمعه لأول مرة سرداب فوريريك وظل تفكيره منشغلا هكذا حتى وصل إلى ذلك المكان الذي كان يقصده لملاقة منى وجد خالد منى في انتظاره بحجابها المميز وألوانها المتعددة وعباءتها السمراء التي كان يداعبها دائما ويخبرها أنه يتشائم حين تقابله بتلك العباء فنظر إليها بابتسامة ازيك يا موني؟ لم تبتسم منى كعادتها ولكنها نظرت إليه في حزن أنا متأسفة أن بابايا عمل معاك كده للمرة التمنى ضحك خالد <تصفيق> لا أنا خلاص تعودت أنا بقيت مفضوح في البلد اساسا الناس بقت بتقول عليا اني ضربت الرقم القياسي في رفض جوازك بيا واني المفروض ادخل موضوع الجنس قالت تلك الكلمات كي يخرجها من حالة الحزن التي وجدها بها ولكن دون فائدة انا كنت مفكره زيك ان بابا عاوز حد مختلف بس للاسف بابا اتغير فجأه اندهج خالد يعني ايه اتغير في دكتور تقدم لبابا علشان يتجوزني طبعا انا كنت متاكده ان بابا هيرفض بس فوجئت انه وافق ايه وافق آه وافق ومصر أن نتجوزه ثم تساقطت بعض دموعها وأنا حاولت أتكلم معاه بخصوص حبي ليك فجأت إنه ضربني على وشي وقال لي أنه عارف مصلحتي أكتر مني وأنه مستقبلي مضمون مع الدكتور وأنه هتعم معك كانت مونة تتحدث واختلط حديثها بدموعها وخالد يمصط لها وكانه لا يصدق ما تسمعه أذناه ماذا يريد ذلك الأب المجنون كان يخبره أنه يريد شخصا لابنته فريدا من نوعه لكن يبدو أنه كان يريد أي شخص إلا خالد حسني أنا هل يضيع حب تلك السنوات ما بين عشية وضحاها إنه لم يحب في حياته مثلما أحب منى. ولماذا لم تعترض منى على قرار أبيها هل استسلمت خوفا من عنوستها كلها أسئلة دارت في ذهنه بينما كانت تتحدث وحين طلبت منه الرحيل كي لا تتأخر في عودتها إلى منزلها وكانها تهرب من لقائه ابتسم خالد ساخرا مشيرا إليها بيده أن ترحل دون أن يتحدث وكانت المرة الأولى التي يتركها ترحل بمفردها. جلس في مكانه ينظر إليها وهي تغادر وكانها المرة الأخيرة التي يراها بها ويخنقه ذلك الضيق الذي يشعر به تلك هي المرة الأولى التي يشعر فيها بالهزيمة إحساس لم يشتاح من قبل لم ينتبه في أي مرة تقدم إليها لخطبتها ورفض فيها كان يعلم أن هنالك ما يدعى الأمل الذي يجعله يتقدم إليها ولو مئة مرة حتى يقبل أبوها يتذكر تحمله لنظرات الناس إليه وسخريتهم منه حين كان يخبرهم بأنه سيتزوجها ذات يوم وستبقى قصة حب يخلدها التاريخ كان يظن نفسه أحمق حين طلب منها ذات مرة أن يتزوجها دون معرفة أبيها حتى رفضت ودام خصامهما لمدة طويلة حتى اعتذر منها مجددا ولكنه كان أكثر حماقة الآن إنها ستوافق على ذلك الطبيب كما وافق أبوها وربما أرادت أن تقابلني تلك المرة كي ترضي ضميرها فقط غير هكذا حدث نفسه هب سنوات يذوب كقطعة جليد في ثوان قليلة حتى قطع تفكيره صوت رنين هاتفه الخلوي وحين قام بالرد وجد صاحب العمل الذي يعمل لديه يعنفه لتغيبه فلم يتمالك خالد أعصابه وأخبره أنه لن يعمل لديه مجددا وأغلق الخط على الفور بعدها عاد خالد إلى بلدته وكان يمشي في شوارعها مطأطأ الرأس يشعر بطعم الهزيمة في حلقه لا يريد أن يتحدث إلى أحد حتى وصل إلى بيته ودخل غرفته ثم نظر إلى حوائطها المليئة بتلك الأوراق التي كان يعلقها دائما أوراق طلبه للزواج من منى ورفضه في الثمان مرات وقف أمام كل ورقه على حدة ونظر إليها وهو يسخر من نفسه ويضحك بصوت عال كأنه أصابه الجنون حتى قام بتمزيقها كلها ثم جلس على أرضية الغرفة واضعا رأسه بين يديه يسبح بين ذكرياته مجددا حتى انتفض ذاهبا إلى حجرة جده رفيق حياته حتى وجده قد أنهى صلاته فسأله على الفور انت قلت لي ان في حد عنده كلام كتير عن السرداب صح؟ انت خلاص قررت؟ ايوة انا عاوز انزل سداب. عشان مونة؟ تمالك خالد نفسه مونة خلاص راحت من ايدي وخلاص سبت الشغل لازم انزل لازم الاقي حاجه واحده في حياتي اقدر احكيها لولادي من بعدي عاوز احس مره واحده اني بطل قدام نفسي احساس الفشل اللي بيقتلني ساله جده مجددا مش خايف انك ما ترجعش زي أبوك وامك رد خالد صدقني الحاجه الوحيده اللي كنت خايف عليها إن اسيبك لوحدك لكن طالما انت بتشجعني فيش مكان لاي خوف في قلبي ولا عفاريت وانه مسكون ما اعتقدش انها هلاقي عفريت أصعب من بني آدم انا خلاص قررت اني هنزل وكان عندك حق لما قلت ان منى مش هي السبب بالعكس بعد ما منى راحت من إيدي بلحظات زاد حب للنزول أكتر من الأول يمكن ألاقي في السرداب الذكرى اللي تخليني أقدر أنسى إهانة ست سنين لنفسي ثم نظر إلى جده مين الراجل ده؟ وفين ألاقيه؟ فابتسم جده اطمن هو سمع كل, كل كلامنا ويمكن اتاكد انك عاوز تنزل السرداب فعلا نظر خالد في دهشة إلى جده وكأنه لا يفهم شيئا حتى دخل عليهما رجل عجوز يقترب في سنه من جده وعلى الفور تحدث جده وأشار إلى العجوز أعرفك ده مجنون السرداب أكيد تعرفه نظر إليه خالد أيها طبعا الحجم مصطفى أصلان ولن تفكرني من بلد تانية مصطفى كان أول واحد فكر أنه ينزل السرداب من خمسين سنة وكنا مسميينه مجنون السرداب وكان دايما بيقول ان عنده معلومات محدش يعرفها عن السرداب غيره ومستني اليوم اللي يقرر فيه حد ينزله بعدما ابوك وامك ما رجعوش ثم تركهما كي يكملا حديثهما بمفردهما نظر خالد الى ذلك العجوز وتعجب مما قاله جده فانه يعرفه منذ سنوات عدة ولكنه لم يكن يعلم انه مجنون السرداب الذي طالما سمع جده يتحدث عنه وهو صغير حتى قاطع صمته العجوز جدك لي يا دهي انت عاوز تنزل سرداب فوريك وانا تأكدت دلوقتي ايوة بس انا اول مرة اسمع ان السرداب اسمه سرداب فوريك تابع العجوز حديثه هو ده الاسم الحقيقي للسرداب لو بحثت عن الاسم ده في اي مكان استحالت تلاقي اي معلومة عنه ثم تنهد واكمل يمكن الناس بتفكرنا أنا وجدك في عدد المجانين ومش مصدقين أننا من خمسين سنة نزلنا السرداب فعلا بس دي عندهم حق فيها انطبعت الدهشة على وجه خالد مجددا حتى سأله إيه؟ عندهم حق؟ يعني إيه؟ أكمل العجوز أيوه عندهم حق يمكن دي معلومة أنا الوحيدة اللي عرفها أني من خمسين سنة لما نزلنا إحنا الأربعة منزلنا السرداب فريق ويمكن علشان كده طلبت من جدك انه يسيبنا لوحدنا لاني مش عايز احطم نقطة فخره بنفسه قطعه خالد وما النفق اللي نزلته ده كان ايه؟ النفق ده كان مجرد طريق لسرداب فريق والدليل على كلامي ان النفق على عمق مش كبير وليه مسافة معينة والدليل الاكبر ان لبات الجاز اتطفت بعد دقايق من نزلنا اه ايه العفريت؟ <تصفيق> لا تقصد التهوية النفق غير السرداب الاكسجين في النفق قليل وتقريبا ممكن ما يكونش موجود لو باب النزول اتقفل ووقتها لما لمبات الجهاز اتطفت انا قلت عفريت والكل خاف وجري بس بعد كده اكتشفت انه كان خيال حد فينا ومن جوايا كانت سعادتي ملهاش وصف لاني حسيت اني حطيت رجلي على اول طريق السرداب وفضلت حطت امل لنفسي اني هوصل للسرداب في يوم بعد سنين فاتت والمرض حصرني وفضلت مستني اليوم اللي ينزل فيه حد غير السرداب ويحقق حلمي ثم أخرج كتابا قديما كان معه وأكمل الكتاب ده من نسخة واحدة اللي كتبه شخص نزل السرداب قبل كده لقيته بالصدفة في كتب والدي لما كنت شاب لكن للأسف عامل الزمن عصر عليه قبل ما لقيه فكان السليم منه تقريبا عشر ورقات. بتتكلم عن سرداب فريق ثم أعطى الكتابة لخالد وأشار إليه أن يقرأ سطور الكتاب بصوت عال. أخذ خالد الكتاب ليقرأ ورائقاته بينما جلس العجوز ليستمع إليه ويحتسي كوب الشاي الذي برد بالفعل وبدأ خالد في قراءة سطوره المكتوبة بخط اليد والذي تحدث عن فريك أحد الأثرياء الذين تواجدوا في العصر المملوكي وقد كان يمتلك تلك المنطقة التي يوجد بها بلده البهو فريك والتي كانت تسمى وقتها بهو فريك وما يحيطها من بلدان وقد أمر أن يتم حفر ذلك السرداب على عمق كبير كي يكون ملاذا له ولأهل مدينته إن تعرضت بلاده لأي غزو واستغرق حفره وتشيده أكثر من خمسة عشر عاما وقد خزنت به ثروات كثيرة منذ ذلك الزمن ثم تحدث من قام بكتابة هذا الكتاب عن رحلته للسرداب وعن ذلك النفق الذي لا توجد به تهوية ولابد من تجاوزه في أسرع وقت إلى السلم الحقيقي للسرداب والذي يمتد لأكثر من ثلاثين مترا تحت الأرض ومنذ تلك اللحظة فلا توجد أدنى مشكلة بالتهوية فقد صمم ذلك السرداب بكل برعا ولا يعرف كيف تم تهويته بتلك الطريقة أما تعجب خالد فقد ازداد حين قرأ آن السرداب يوم يكتمل البدر في السماء رغم وجوده تحت الأرض إنهم مهندسون الماضي يا لها من برعا حتى انتهت العشر ورقات حين كتب صاحبه كنت أظن أن الكنز الحقيقي هي الثروات التي خزنت به ولكن اكتشفت ما هو أثمن من ذلك بكثير وأعظم من كنوز فوريك انني اكتشفت حين انتهت العشر ورقات دون أن تكتمل الجملة نظر خالد إلى العجوز في لهفة اكتشفي فأخبره العجوز أنه لا يعلم أنه وجد الكتاب على تلك الحالة ويظل السؤال قائما ما الذي اكتشفه صاحب هذا الكتاب والذي ظل يشغله طوال خمسين عاما ثم نظر إلى خالد لو عايز تكتشف اللي اكتشفته لازم تكون في السرداب إليلادي إليلادي؟ أيوة إليلادي الأمر بدر وده توقيت اللي بيكون فيه السرداب في إضاءة على حسب كلام الكتاب صمت خالد قليلا ثم نظر إليه وانا مستعد انزل مستعد الفرصة حياتي كانت الساعة تقترب من السادسة حين تركه العجوز وغادر وترك معه ذلك الكتاب الذي تصفحه لأكثر من مرة ومع كل مرة تزداد رغبته في نزول السعداب يدفعه ذلك الفضول إلى معرفة ما اكتشفه كاتبه يشعر أنه يمتلك سرا من أسرار الزمان ويسأل نفسه هل اكتشف كنوزا لا حصر لها؟ هل توجد آثار بالأسفل وأكون أنا مكتشف القرن الحادي والعشرين وظل هائما في أحلام اليقظة اقتربت الشمس من المغيب فصعد أعلى بيته ونظر إلى بلدته ينظر إلى تلك الأراضي الزراعية وإلى الأشجار العالية والطيور التي تزينها ينظر إلى البيوت المجاورة وكأنه يراها لآخر مرة يستنشق نسيم بلده العطر ويتحدث إليه ربما يكون آخر نهار لي هنا أتمنى أن لا يكون حتى عاد إلى حجرته ليتم استعداده لرحلته مر الوقت ودخل الليل وزينت السماء بالبدر هو ينتظر حتى يسكن الهدوء البلدة وهو يعلم أنه لن ينتظر كثيرا فعادة ما يدب الهدوء البلدة بحلول العاشره مساء على الأكثر ولا يتأخر بها سوى صديقه دكتور ماجد منير، والذي يغلق صيدليته في وقت قد يتجاوز الثاني عشر إنه لا يريد أن يراه أحد وهو متجه إلى ذلك البيت المحجور في أطراف البلدة حتى دقت الساعة الواحدة صباحا واستعد للرحيل نظر إلى جده مبتسما ومودعا له إن شاء الله أرجع ابتسم جده أكيد هترجع أنا ابن ابن بطل ثم طلب منه أن ينتظر لحظة وقد أخرج ذلك الصندوق الخشبي وأخرج منه ذلك الألبوم القديم فسأله خالد إيه قام جده بتقليب بعض صفحاته ثم وقف على تلك الصورة التي توقف أمامها من قبل وتحدث إليه عارف من دول؟ نظر خالد وما زالت الدهشة تمتلكه حتى أكمل جده دي صوره أمك وأبوك كانت اخر صورة ليهم ما يسبوني. ثم دمعت عيناه نظر خالد إلى الصورة، ودمعت عيناه والآخر، وظل متأملا بها لفترة. أول مرة شوف صورتهم. كنت مستني اليوم ده، وفضلت معزب نفسي علشان اليوم ده. ثم أعطاه الصورة، ومسح بيده دموع خالد واحتضنه. فهمس خالد في أذنه: هرجع لك يا عبد، هرجع. ثم غادر. كان الهدوء يسود البلدة ولم يكن يسير بشوارعها أحد سوى خالد والذي كان يحمل شنطة على كتفه بها من الطعام ما يكفيه لعدة أيام ومصباح للإنارة والكتاب الذي أعطاه له العجوز وبعض الأوراق والأقلام اعتقاد منه أن هنالك ما يحتاج لتدوينه وقد وجد عدم حاجته لكاميرا تصوير فوجود هاتفه الخلوي يغنيه عن ذلك كان يسير مسرعا إلى أطراف البلدة حيث ذلك البيت المعجور وما إن اقترب منه ومن صوره العالي حتى عزم على تجاوز ذلك الصور أما جده فكان يجلس وحيدا يقرأ في كتاب الله ويدعو ربه أن يعود به سالما حتى سمع طرقات على باب بيته وقد ظن أن خالدا عاد من جديد وما إن قام ليفتح الباب حتى وجد منا في وجهه وقد اندهش حين وجدها أمامه في ذلك الوقت المتأخر من الليل حتى سألته فين خالد؟ ومش بيرد على تليفونه ليه؟ رد جده ليه؟ أجابت منى في فرحه خلاص يا جد قدرت أقنع بابا اننا نتجوز أنا وخالد ومش أدر أستنى للصبح علشان اقول له خايف يكون لسه زعلان من الصبح فابتسم العجوز ثم صمت تجاوز خالد سور البيت المعجور وقد أنار مصباحه حين وصل إلى مكان الصخرة الذي وصفه له جده بالتفصيل والتي كان يصعب أن يصل إليها دون وصف جده له حتى حاول إزاحتها فلم يستطع في البداية رغم قوته البدنية فحاول مرة أخرى دون أن يستطيع فصاح بنفسه أن لن يستسلم وعاد للمحاولة مرة ثم مرة ثم مرة وقد سال العرق من جبينه ولكن دون جدوى حتى وجد لوحا من الخشب ففكر أن يكون وسيلة لإزاحة الصخرة وبدأ يحاول من جديد ويصرخ مجددا لن استسلم ويدفع بقوة ويضغط أسنانه ببعضها ويدفع مجددا اللوح الخشبي ويصيح ويدفع حتى تحركت الصخرة بعض الشيء تبعها سقوطه على الأرض ما إن تحركت الصخرة تلك الحركة الضئيلة ودفعها رويدا دويدا بعيدا عن ذلك الباب الحديدي الذي كان يرقض أسفلها حتى سقط على ركبتيه وقد ازداد ضربات قلبه وزادت سرعة تنفسه وهو يقول مبتسما لنفسه اجمد يا بطل لسه في الأول بعدها نظر إلى الباب الحديدي الذي كان جزءا مربعا من الأرضية وقد سمى الله وقام بفتحه فلم يكن موصدا بأي نوع من الأقفال سوى الصخرة وما إن فتحه وأحدث صوتا يدل على غلقه لمدة طويلة ووجه نور المصباح بداخله حتى وجد سلما عاموديا إلى الأسفل وتحدث إلى نفسه مجددا ومشجعا لها بسم الله نبدأ طريقنا للسداب. بعدها بلحظات بدأ نزول ذلك السلم وما إن نزل حتى فوجئ بالباب ينغلق مجددا وكأنه حبس فعلم أن اللوحة الخشبية الذي كان يدعم فتح الباب قد كسر ولكنه لم يهتم بذلك ما شغل باله هو أن يتجاوز النفق في أسرع وقت وتابع نزوله دون أن ينظر للاسفل بل يخطو درجة وراء الأخرى حتى وجد نفسه داخل ذلك النفق المظلم ولا يوجد به ضوء سوى ضوء مصباحه فتحرك بضع خطوات يتحسس طريقه يمسك المصباح بيده اليمنى ويزيح شباك عن كبوت الكثيفة بيده اليسرى حتى صار لعدة امتار فبدأ يشعر بضربات قلبه يحاول أن يرى نهاية ذلك النفق لكن دون جدوى فشباك العنكبوت حال دون ذلك تقدم خالد في الظلام أكثر وأكثر وحاول أن يسرع يبحث عن سلم السرداب الذي أخبره به العجوز حتى شعر بضيق صدره فأسرع في تحركه حتى قل الهواء بصورة شديدة وبدأ يضع يده على رقبته من الاختناق الاختناق يزداد. ولا يجد ذلك الطريق إلى السداد يجري كالمجنون وقد خارت قواه يتحسس حوائط النفق بيده يبحث عن أي تفجوى بها ولكن لا فائدة يسأل نفسه أين أنت أيها الطريق يعلم أنه لن يستطيع حتى العودة إلى سلم النفق فقد يموت مختنقا قبل أن يعود إليه يسرع في طريقه إلى الأمام يبحث في كل مكان على الجانبين واعلى وأسفل ولكنه لا يجد شيئا حتى سقط بجانبه مصباحه وصرخ بصوت واحد لا يوجد سرداب لا يوجد ثم صمت ومال رأسه جانبا وكذا يغمض عينيه مستسلما حتى نظر بعيدا إلى بقعة أضاءها مصباحه الملقى بجواره، فابتسم ابتسامة يشوبها أعياء شديد وتحدث بصوت خافت سرداب فريك. ثم أغمض عينيه للحظات حتى فتحها مرة أخرى ونظر مجددا إلى ألواح خشبية متراصه ظهرت في بقعة الضوء وكأنها باب صغير يوجد بأحد جانبي النفق كان الباب الخشبي يبعد عن خالد عدة أقدام وما زال خالد ملقى على ظهره من شدة الاعياء حتى انتفض مجددا وتحرك بجسده تجاه ذلك الباب ويزحف كأنه إحدى الزواحف لا يقوى أن يقف على قدميه وينازع اختناقه كمن ينازع الغرق يتحرك بجسده ويدفع بقدميه ويستعين بذراعيه، وقد وضع مصباحه بين فكيه يقاوم أكثر وأكثر ويحدث نفسه أنه الامل إنه سرداب فوريك، حيث الهواء حيث الحياة يهذي بكلمات يقوي بها نفسه ويقترب أكثر وأكثر من الباب ويدفع بقدميه في قوة حتى توقف جسده مرة أخرى بعدما خرط قواه مجددا ولم يكن يتبقى سوى أقل من قدمين نحو الباب ولم يعد يقوى على المقاومة تنظر عيناه إلى الباب ويحاول أن يمد ذراعه إليها لكنها لا تلمسه وكأنها استسلمت حتى صرخ صرخة قوية وكانه يجمع ما تبقى لديه من قوة وقذف بجسده تجاه الباب كصخره اندفعت نحو باب خشبي قديم قد أذابه الزمن حتى انكسرت ألواحه واندفع خالد بداخله ليجد جسده يهوي على سلم خشبي مغمضا عينيه ويتدحرج كما تتدحرج الكرة حين تسقط على درجات سلم لم يستطع السيطرة على جسده على الإطلاق ويرتطم بين الحين والآخر ويزداد سقوطه أكثر وأكثر ثم هدى ارتطامه قليلا حتى توقف وقد فتح عينيه ليجد نفسه في مكان مختلف على الإطلاق فتح خالد عينيه فوجد نفسه ملقى على إحدى درجات السلم العريضة وقد انتعش صدره بالهواء وكانه توا ببئر من الماء بعد ضمع شديد وزاد سروره حين وجد نفسه يرى كل شيء دون الاستعانة بمصباحه وقد زال ظلام النفق حتى وقف على قدميه وصرخ أنا في السرداب فوريك أنا في السرداب فوريك بعدها نظر إلى أسفل حيث لم ينتهي السلم بعد وقد أسرع إلى أسفل يخطو درجاته في أمل لا تعوقه آلام ارتطامه حين سقط يريد أن يكتشف كل شيء في وقت قليل قبل أن يختفي البدر ويتحدث إلى نفسه إن كل ما ذكره الكتاب حتى الآن قد وجده فالهواء موجود بالفعل وإضاءة البدر تنير له طريقه وكأنها جمعت لتزداد قوة إضاءتها داخل السرداب يا لها من براعة هندسية ولكن يظل سؤاله إلى نفسه ماذا اكتشف صاحب الكتاب حتى انتهى السلم ووصل إلى نهايته فوجد نفسه في السرداب وجد خالد نفسه أمام نفق كبير أكبر كثيرا من النفق الذي مر به سابقا فارتفاعه يقترب من عشرة أمتار واتساعه يبلغ مثل ارتفاعه حتى سار به ونظر إلى جدرانه الضخمة في دهشان وكانه في مزار سياحي وقد أخرج قلمه وأوراقه واخذ يكتب بعض السطور عما يراه ويتقدم أكثر وأكثر ويسأل نفسه كيف يوجد هذا السرداب الضخم أسفل بلده ولا يعلم أحد شيئا عنه سوى صاحب الكتاب المجهول وبعض الأشخاص الذين لن يصدقهم أحد إنه قد يكون أعظم اكتشاف في العصر الحديث وقد يجعل من بلده مزارا سياحيا يبدو أن الكاتب قصد باكتشافه السرداب نفسه ويسير منبحرا ويتقدم ويضحك بهستيريا لقد انتهى الأمل ولعله يجد أحد الكنوز الآن يبحث في كل جوانب السرداب. لا يريد أن يترك شبرا واحدا يفوته. حتى ارتطمت قدماه بشيء ما. وما ان نظر إليه حتى انتفض قلبه. حين وجده هيكلا عظميا لأحد الأشخاص. وقد كانت المرة الأولى التي يرى فيها مثل هذا الهيكل. ولكنها لم تكن الأخيرة. فكلما تقدم وجد أكثر وأكثر. حتى بدأ الخوف يتسرب إلى قلبه. وكأن تلك الهياكل تتحدث إليه. وأنها. مصير كل من يدخل هذا السرداب وحدث نفسه ربما يكون أحد تلك الهياكل لأبيه أو أمه ولكنه تمنى أن تكون الحقيقة غير ذلك بعدما شعر خالد أن الإضاءة تقل شيئا فشيئا من خلفه فنظر إلى ساعة يده فوجدها قاربة الخامسة فجر وعلم أن البدر قد بدأ في زواله ولا يعلم ماذا سيحدث بعد ذلك ما ذكره الكتاب أن السرداب يظل مضاء وقت وجود البدر ولم يذكر شيئا آخر وتمنى أنه لو كان يمتلك الكتاب كله حتى مر بعض الوقت وتلاشت معه إضاءة السرداب تدريجيا ولكنه لم يعطي اهتماما لذلك وتقدم أكثر وأكثر حتى وجد صورة لشخص تبدو على ملامحه الثراء منقوشه على أحد جدران السرداب فتحدث إلى الصورة مبتسما أكيد أنت فريك أحب بنفسي أنا خالد حسني، مكتشف سردابك العظيم، واللي بسببك هيعيش أحلى أيام حياته، <تصفيق> <تصفيق> ثم ضحك، وأخرج هاتفه الخلاوي ليلتقط له صوره وما إن التقط هاتفه الصورة حتى شعر بهزة عنيفة تحت قدميه، تزامنت مع بدء الظلام من خلفه، حتى نظر خلفه فجأة فوجد جدران سردابي تنهر ويقترب الانهيار منه بشدة، فعد بظهره للخلف بضع خطوات، وبعدها، لم يجد أمامه سوى أن يلتف ويجري للأمام يجري خالد سريعاً، وانهيار الجدران يسرى خلفه وكانه فريسة يلاحقها أسد مفترس لا يصدق عينيه يشعر بأنه في حلم ما ويسرع وتسمع ذناه صوت ارتطام صخور الجدران الضخمة لو أصابته صخرة واحدة لقتلته حتى سقطت شنطة كتفه وما بها ولكنه لم يعبأ بذلك وواصل عدوه تساعده قضى الطويلتان وخطواته الواسعة ويجري إلى حيث لا يعرف مصيره يجري إلى المجهول ويصرخ بداخل نفسه كيف يعود إلى بلده مجددا؟ إنه الهلاك إنه السرداب ينهار ماذا حدث بالاعلى هل هنالك زلزال ما ضرب الأرض بالاعلى حتى وجد نفسه أمام طريقين قد انقسم إليهما السرد واندفع إلى أحدهما دون رغبته بل دفع إليه بعدما انهار الطريق الآخر قبل أن يصل إليه وكان الانهيار يتحكم في مصاره حتى فوجئ بنفسه يجري إلى منحدر يتجه إلى العالم ويلاحقه الانهيار أسرع وأسرع ويريد أن يبتلعه يحاول أن يقاوم بصعوبه الصعود ويتقدم ما زال النور أمامه وظلام من خلفه ويخطو بقدميه سريعا حتى وجد نورا شديدا على مرمى بصره وكأنه نور النهار الذي يعرفه جيدا حين كان يفتح نافذة حجرته صباحا فأسرع إليه إنه نجات مجددا لابد أنه مخرج آخر للسداد هكذا حدث نفسه وما زال ظلام والانهيار يلاحقه حتى أسرع وقد اقترب من الفتحة وقفز خارجا منها لتنهار هي من أسفله وتغلق وكأن الأرض قذفته خارجها وجد خالد نفسه ملقى على الأرض ورأسه منغمس في رمال فرفع رأسه وأزال الرمال عن وجهه وعن عينيه ونظر إلى السماء وضحك وشكر الله بعدما ظن أنه عاد مرة أخرى إلى أعلى وأنه قد نجا من النيار ذلك السداب الذي يبدو ملعونا حتى نظر إلى السماء مجددا ولاحظ زرقتها وصفاءها إلى درجة لم يرها من قبل ثم نظر حوله فوجد رمالا في كل مكان وعلى مرمى بصره وكانها صحراء حتى قام وقد دار بجسده ليرى ما حوله فلم يجد سوى صحراء واسعة تظلها سماء في غاية الصفاء حتى ضرب رأسه بيده وتحدث بصوت عالي فو يا خالد أنت بتحلم ولا إيه؟ تفين؟ وإن جابك الصحراء دي هنا؟ نظر حوله مجددا ولم يجد بها إلا نفسه ولا يصدق ما يراه وسأل نفسه مجددا أين هو ثم صار بعض الخطوات في كل اتجاه ولكن دون جدوى إنها صحراء لا يوجد بها أحد حتى جلس مكانه في دهشه ونظر إلى فتحة السرداب التي خرج منها فوجدها وكأنها لم تكن فضحك ساخرا وتحدث في خيبة أمل <تصفيق> لأن السرداب دا كان معمول علشان عمر الصحراء والكنز فوريك ده كان مألب ويطران بقى في الصحر الشرقية ولا الغربية ولا في سينة عبرت الحدود ورحت ليبيا أو السعودية مثلا ثم صرخ وكأنه أصابه الجنون أنا فيه أنا فيه مرت ساعات على جلوسه هكذا يجلس لا يعلم أين يذهب وقد خلع قميصه ووضعه فوق رأسه كي يقيه حرارة الشمس وقد اندهش حين نظر إلى ساعة يده فوجد عقاربها توقفت عن الحركة ولم يفكر بهذا الأمر كثيرا حين فوجئ برجلين يجريان في الصحراء بعيدا عنه فأسرع إليهما على الفور وبدأ الأمل يدب في قلبه وحدث نفسه وهو في اتجاهه إليهما أكد عارفين إحنا فين على لبلد الزي حتى اقترب منهما ولاحظ زيهما الغريب وشدة اعيائهما وكأنهما مريضان بمرض مزمن شديد وما زالا يجريان بسرعة حتى أوقفهما وسألهما لو سمحت، أنا محتاج مساعدتكم ولكنهما تركاه وواصلا جريهما فأسرع خلفهما ليقفهما مجددا أنتو بتجروا كده ليه؟ فنظر إليه أحدهما ألا ترى ما نحن به؟ تعجب خالد من لهجته الغريبة وابتسم ساخرا وكأنه يقلده أجل أرى يا سيدي ثم سأله احنا في السعودية صح نظر إليه رجل متعجبا ماذا تعني السعودية ابتسم خالد وقد زفر زفيرا طويلا وتحدث إلى نفسه الضياع ثم سأله الرجل الآخر أنت غريب فأجاب خالد على الفور أي انا غريب ثم أكمل إحنا فين وإنتم مين أجابه احدهما إننا فقراء وقد هربنا إلى الصحراء ألا يوجد معك طعام؟ أجابه خالد لا للأسف كان معي بالصداع مع الشنطة ثم وضع يده في جيبه وأخرج ورقة من فئة العشر جنيهات وأكمل أنا معايا فلوس ممكن تشتروا أكل لو قلتوا لي إحنا فين؟ وإزاي أرجع بلدي؟ خطف أحدهما ما أخرجه خالد من النقود ثم وضعها بفمه وأكلها فاندهش خالد وسأله متعجبا انت جعل للدرجة دي؟ اكلت الفلوس؟ فأجابه ذلك الرجل الذي سأله عن السعودية إنها ورقة وقد أكلها صديق جاء. ثم أكمل يبدو لي أنك كريم ولهذا تأكدت أنك غريب عن هنا وأشعر أنك غني للغاية ضحك خالد ونظر إلى نفسه وملابسه البالية والتي غطاها تراب النفق والسد، وحالته التي يرثى لها وسأل نفسه أي غنى يتحدث عنه ذلك الابله عشر جنيهات رآها شعر بأنني غني ثم تجاوب معهما وكأنهما مجنونان، وقد ضاق صدره دلوقتي أنا عاوز أعرف أنتوا هتعيشوا إزاي في الصحراء دي وهربانين من إيه وسؤال الأهم إحنا فين أساسا أجابه الذي أكل النقود في تعب إننا فقراء وستكون الصحراء أفضل لنا كثيرا من أرض زيكولة حتى لا يأتي يومنا كمن سبقون لا لحظة سعدنا. وهربنا باعجوبه وتركنا من نحب قبل هذا اليوم اندهش خالد من الاسم أرض زيكولا ساله الرجل الآخر ألا تعرف ارض زيكولا اجابه خالد لا فين زيكولا دي انا مش شايف الا في كل مكان فاكمل الرجل يبدو أنك غريب عن الدنيا كلها من يوجد في هذا الزمان ولا يعرف ارض زيكولا ثم اكمل الرجل محدثا صديقه انهم الاغنياء يسخرون منا دائما هكذا ثم أشار إلى خالد أن يتحرك عدة امتار في اتجاه يده إنها هناك بالأسفل أيها الغني ثم تركاه وواصلا جريهما في الصحراء وقد تحرك خالد إلى الاتجاه الذي أشار إليه الرجل محدثا نفسه ذو المجنين رسمي بس لازم أسمع كلامهم ما فيش حل تاني وواصل تحركه حتى وجد نفسه على حافة هضبة عالية فنظر أسفل حتى وجد مدينة كبيرة ذات منظر بديع من اعلى بها مبان شتى وتتخللها مساحات خضراء وكانها اراض زراعيه ومسطحات من الماء اتسعت عينا خالد من الدهشه وسال نفسه كيف توجد تلك المدينة بجوار تلك الصحراء الجرداء حتى قاطع تفكيره صياح أحد الرجلين إليه مجددا ياك أن تذهب إلى زيكولا إياك وواصل جريه مع صاحبه لم يعطي خالد اهتماما لذلك المجنون كما سماه، وظل ينظر إلى تلك المدينة من أعلى ويسال نفسه مجددا أين هو من العالم وإن توجد أرض زيكولا تلك حتى ابتسم حين نظر بعيدا إلى أسفل فوجد طريقا طويلا ممهدا إلى تلك المدينة وبه كثير من التعرجات ومرتفعا إلى أعلى حيث يمر بالقرب من تلك الهضبة التي يقف عليها فلم يجد مامه سوى أن يسرع باحثا عن ذلك الطريق يريد أن يذهب إلى المدينة في أسرع وقت بعدما حل به الجوع والعطش وبعدها يحاول أن يعرف أين هو بعدها صار خالد في الصحراء متجها إلى ذلك الطريق الذي شاهدته عيناه وقد ظن في البداية أنه قريب منه ولكنه اكتشف غير ذلك تماما وكلما تقدم لم يجد شيئا حتى اعتقد أنه سراب ولكنه تحقق من وجوده حين وجد عربه يجرها حصان وتسير على مقربة منه فأسرع في اتجاهها فوجد أمامه ذلك الطريق الذي شاهده من أعلى ولكن سائق العربه لم يلحظ وجوده وابتعد بها عن خالد الذي واصل تحركه في نفس الاتجاه الذي سلكته العربة مر الوقت وقد أصبحت الشمس عامودية وزادت حرارتها وحل الإرهاق والتعب على خالد وبدت آلام ارتطامه في السداب تحل عليه مجددا ولكنه تابع مسيره رغم أنه يعلم أن هذا الطريق طويل للغاية ولا بد له من نيل قسط من الراحه يريد أن يصل إلى هناك في أسرع وقت يشعر أن هنالك أملا ما في انتظاره حتى سمع صوتا من خلفه وحين التف وجد عربه يجرها حصان فأشار إلى سائقها أن يقف فأوقف السائق حصانه بالفعل فنظر إليه خالد في تعب أنا عاوز روح أرض الزكولة فنظر إليه السائق وكم تدفع فوضع خالد يده في جيبه واخرج بعض النقود الورقية وأشار إلى السائق أن يأخذها فنظر إليه السائق في غضب ورق ثم أرقاها في وجهه وتركه وغادر وخالد لا يفقه شيئا مجددا وحدث نفسه بصوت مسموع احكيت الوهراء دي بلدي كلها مجانين ولئي وواصل تحركه مرة أخرى فجاءت عربة أخرى وحدث معها مثلما حدث مع العربة السابقة تماما وتركه سائقها وغادر فابتسم خالد ابتسامة بها خيبة أمل كبيرة إنها زيكولا. أرض المجنين. هكذا حدث نفسه وصار مسافة أخرى وازداد تعبه حتى سمع من جديد صوت عربة ولكنه حين نظر خلفه وجدها عربة ضخمة يبدو عليها فراء وقد اختلفت عن العربات السابقة من حيث تصميمها وأناقتها فرأى أن يوفر تعبه ولا يشير إليها ويكمل مسيرته حتى مرت بجواره فوجد شابا في مثل عمره متشبثا بمؤخرتها دون أن يراه سائقها وحين وجد خالد أشار إليه بيده أن يسرع إلى العربة فأسرع خالد إلى مؤخرة العربة هو الآخر وقد تشبث بها ونظر إلى ذلك الشاب في بسمة شكرا فهمس الشاب إلى خالد وقد وضع يده على فم خالد أصمت كي لا يسمعنا صارت العربة في طريقها إلى زيكولا. ويصيح سائقها إلى حصانه أن يسرع وخالد ومن معه ما زالا متشبثين بمؤخرتها وخالد ينظر إلى ذلك الشاب في دهشة من ملابسه وأيضا شعر خالد بدهشة ذلك الشاب الذي بدت واضحة على وجهه حتى اقتربت العربة من سور ضخم فأشار الشاب إلى خالد أن يقفز معه تاركين العربة فقفز، وما إن نظر خالد أمامه حتى وجد سورا ضخما يبدو أنه يحيط بالمدينة وصل ارتفاعه إلى ما يقرب من خمسة طوابق تزينه نقوش غاية في الجمال وبه باب ضخم للغاية إنه باب زيكولا، وقد كان مفتوحا على مصراعيه. تمر منه العربات مجيئا وذهبا حتى نظر خالد إلى الشاب انا بشكرة جدا رد الشاب لا تشكرني يا أخي إنني مثلك تماما كادت تقتلني حرارة الشمس سأله خالد انت من زكولا؟ نعم وأنت تبدو غريبا أيوة أنا من البوهفريك بلد جنب المنصورة ارتسمت الدهشة على وجه الشاب ماذا؟ أسرع خالد وكانه يصحح حديثه. مصر أنا من مصر لم تختلف دهشة الشاب ماذا تقصد بمصر؟ رد خالد في غرابة أنت مش عارف مصر من الدنيا؟ رد الشاب نعم أخي لا أعرفهم صمت خالد مفكرا ثم أجابه وكأنه يريح نفسه من غرابة هؤلاء الناس الذين يقابلهم أيوة مصر في الشمال ثم سأله إحنا فين؟ ألا ترى يا أخي أننا في زيكولا أرض الذكاء؟ لم يتمالك خالد نفسه من الضحك أرض الذكاء؟ لا فعلا الذكاء واضح على كل اللابلتهم ثم سأله يعني تبع دولة إيه؟ قررت إيه؟ رد الشاب متعجلا لا أفهم قصدك إنها زيكولا فقط. والآن لا بد أن أتركك. إنني أضعت الوقت ولا بد أن أقوم بتعويضه. وقد مد يده مودي عن خالد. فابتسم خالد. أنا اسمي خالد. رد الشاب وأنا آمن حظا سعيدا في أرض زيكولا. ثم تركه وغادر. كان خالد ما زال واقفا أمام ذلك الباب الضخم للمدينة حتى تقدم إليه وما إدمر خلاله حتى شعر برعشة قوية تسري بجسده وألم شديد برأسه وكأنه يقتله حتى سقط على ركبتيه ممسكا رأسه بيده من الألم الذي لم يشعر بمثله في حياته وظل هكذا لعدة دقائق حتى بدأ الألم يتلاشى شيئا فشيئا وكأنه لم يحدث ثم تابع مسيره إلى داخل المدينة صار خالد بالمدينة وكانه يسير بمدينة الأحلام ينظر إلى وجوه الناس وتعبيراتهم المختلفة منهم من تبتسم البسمة على وجهه ومنهم من انطبع الحزن على جبينه وإلى زيهم الذي انقسم إلى أقسام عدة فمنهم من يرتدي جلبابا وعلى رأسه عمامه وقد كانوا كبار السن أما الشباب والصغار فقد كانوا يرتدون بنطالا واسعا من أعلى وضيقا من أسفل وكانه زي الصيادين الذي اعتاد أن يراه ولكنه أكثر أناقة ومن أعلى يرتدون قبيصا واسعا مصنوعا ببراعة من جلود الحيوانات أو القماش أما النساء فقد وجدهن يرتدين ملابسا فضفاضة ذات ألوان براقة وجميعهن لا يضعن شيئا فوق رؤوسهن وقد لاحظ جمال الكثير من النساء في تلك المدينة ولكنه خشي أن ينظر إلى إحداهن وهو لا يعلم كيف ستكون ردة الفعل في تلك المدينة يعجبه ذلك التنوع في الزي وتلك الألاقة التي بدت على كل فتاة وفتاة بالمدينة يسير بشوارعها منبهرا بتلك المباني المتلاسقة التي بدت عليها المهارة المعمارية كانت تمتلك ارتفاعا واحدا لا يتجاوز الثلاثة طوابق، وقد بنيت من الطوب المحروق والاخشاب أكمل خالد مسيره حتى وجد مكانا يقدم طعاما فسمع أصوات بطنه تناديه وتذكره بالجوع حتى اقترب من ذلك المكان وجلس به وطلب طعاما ثم جاءه رجل بطعام من الخبز واللحم وقال له شكرا لتشريفك لنا أيها الغني فابتسم خالد تاني غني ثم أكل وامتلأ بطنه وانتظر أن يأتي الرجل لياخذ نقوده فلم يأتي حتى أكل ومشى وقد عادت إليه قوته مجددا وأكمل سيره في المدينة حتى وجد مكانا آخر لصناعة الملابس وبيعها فنظر خالد إلى نفسه وجد أن يشتري لنفسه زيا كي لا يكون زيه مختلفا عن باقي أهل المدينة حتى يعرف أين هو وقد دخل ذلك المكان فسأله من به لست من زيكولا فرد خالد أيوة فاعطاه الرجل زيا مناسبا بنطالا واسعا وقميصا واسعا من القطن ولم يأخذ منه نقود، وقال له مثلما قال صاحب المطعم شكرا لتشريفك لنا أيها الغني فابتسم خالد وتذكر كلام من قابلهما بالصحراء وأنه غريب وقال لنفسه إنهما مجنونان بالفعل فما وجده من أهل المدينة حتى الآن كرم مبالغ فيه حقا إنهما مجنونان يسير بالمدينة بزيه الجديد ويقلب عينيه هنا وهناك وقد لاحظ شيئا لم يفهمه وهو أن كل مكان للبيع والشراء يجد مكتوبا عليه أرقام ووحدات عشرة وحدات أو خمس أي وحدات تلك لا يفهم حتى أكمل مسيره وقد حل الليل ففوجئ بأن تلك المدينة رغم ما يبدو عليها من الثراء إلا أنها لم يصلها الكهرباء بعد ولكنه انتهش حين أوضيئة المدينة بالنيران وانتشر الضياء في كل مكان ولا تختلف اضاءتها عن المصابيح التي يعرفها تلك هي الأخرى براعه هندسية حتى جلس على جانب إحدى الشوارع، وكاد يغلبه النعاس حتى فوجئ بأهل المدينة يستعدون وكأنهم يحتفلون بشيء ما الجميع يلعبون ويمرحون والأطفال يرقصون ويسأل نفسه هل هنالك عيد ما؟ يبدو كذلك وقد فرح بذلك فجميع أهل المدينة خارج منازلهم وسيؤنس ذلك وحدته دون مسكن حتى اقترب منه فتى فسأله خالد لماذا يحتفل الناس هكذا فاجابه الفتى فرحا إن الاحتفال لم يبدأ بعد ضحك خالد مداعبا الفتى ومال يبدأ امتى تعجب الفتى لماذا لهجتك غريبة رد خالد إنني غريب تقصد كنت غريبا أما الآن أنت من أهل زيكولا. ابتسم خالد ووضع يده على رأس الفتى عارف ان زيكولا أرض الكرم بس كمل أكمل الفتى اليوم الكل يستعد للاحتفال أما الاحتفال الحقيقي سيكون غدا إنه أعظم احتفال في الكون والكثيرون من البلاد البعيدة ياتون للهضبة المجاورة ويقفون بها لمشاهدة احتفالاتنا تعجب خالد وسأل الفتى وإيه سبب الاحتفال ظهر التعجب على وجه الفتى إنني كنت أظنك غنياً، أرجوك لا تدعني أشك في قدرتي بمعرفة الأغنياء. ثم أكمل إن احتفالاتنا ستبدأ غدا احتفالاً بيوم زيكولا، اليوم الذي يجعل من زيكولا أشهر مدينة بالتاريخ، اليوم الذي يسعد به كل أهل زيكولا. ثم صمت قليلاً وأكمل ما عاد شخص واحد بالطبع، سأل خالد لحفة من الشخص ده؟ يبدو أنك لا تعرف كثيرا عن زيكولا. ثم تنهد ونظر إلى خالد. سيدي، إنه يوم زيكولا يذبح فيه أفقر شخص يوجد بالمدينة. شعر خالد بالصدمة حين أخبره الفتى أن يوم زيكولا يذبح به أفقر من يوجد بالمدينة. وحدث نفسه بأنه أفقر من في المدينة ومعه من نقود لا تفيد بعدما تأكد من مواقفه السابقة أنهم لا يعترفون بتلك النقود وإن كان حديث الفتى صحيحا سيكون هو الضحية حتى قاطع تفكيره الفتى وأكمل في يوم زيكولا تجرى منافسة بين أفقر ثلاث أشخاص بالمدينة أما غدا للأسف فلن تكون هنالك منافسة وسيذبح الشخص مباشرة بعدما نجح الآخران في الحرب آه لو رايتهما بعيني تذكر خالد من قابلهما بالصحراء وقال بصوت عال المجنين؟ فنظر إليه الفتى حتى تدارك خالد قوله وحدث الفتى تقصد إن الفقير تم اختياره بالفعل رد الفتى نعم هنا تنفس خالد الصعداء وأخرج زفيرا طويلا وشكر ربه في سره حتى أكمل الفتى. المعتاد في زيكولا أن يتم حبس الفقراء الثلاثه قبلها بأيام، ثم تقوم بينهم منافسة الغنى والفقر، الزيكولا، ومن يخسر منهم يذبح. وبالطبع طالما هرب الاثنان سيذبح الشخص الثالث. ثم أشار إلى بيت مجاور. إنه في منطقتنا. فنظر خالد إلى البيت وتعجب. إزاي فقير بعدها تركه الفتى ومضى ليلعب ما مع من معه جلس خالد مرة أخرى في مكانه ويتذكر ماذا حدث له منذ أن وجد نفسه بالصحراء وزاد الحاح سؤاله الذي تعمد تجاهله دائما أين هو؟ وإن زيكولا تلك التي لم يسمع عنها من قبل وعن أهلها المثيرين للدهشة؟ بعضهم يبدو عاقلا والكثيرون لا ينتمون للعقلاء بشيء ثم انتفض جسده حين سأل نفسه ماذا لو انتقل به الزمن عبر السرداب إلى الماضي كما كان يقرأ دائما في الأدب الأجنبي ماذا؟ هل هذا صحيح؟ لا لا لا إنه خيال انني لم أسمع عن زيكولا ولم أقرأ عنها من قبل هكذا حدث نفسه ثم على صوته بس ليه لا الأحصنة اللي بتجر العربات ولبس الناس هنا مش معقول يكون لبس حد في القرن الواحد والعشرين الحاجات دي عليها قرون ثم عاد إلى نفسه ممكن تكون دي بلد مع انت ما سمعتش عنها وده زيهم الوطني فعلا صاح الى نفسه مجددا بلد ايه كل اللي مشيته في السداب حوالي كيلو واحد او اثنين كيلو بكتير اكيد اتنقلت في الزمن والدليل انهم بيتكلموا عربي وما يعرفوش مصر وهو في منطقة بتتكلم عربي في العالم كله الا الوطن العربي ثم امسك رأسه بيده انا حاسس اني مش قادر افكر أنا كنت أسكى من كده ثم نظر بعيدا بس ده الدليل أني قلت للماضي قال ذلك حين وجد جماعة يحملون سيوفا ودروعا وكأنهم جنود ويسيرون في صف واحد وقد وقف على قدميه واتجه مسرعا إلى الفتى الذي كان يمرح مع أصدقائه وجذبه من يده أنا عاوز أسألك سؤال واحد احنا سنة كام؟ فأجابه الفتى متعجلا يبدو أنك تشرب الكثير من الخمر إننا في نهاية العام التاسع بعد الألفين يا سيدي فعاد خالد بقدمه للخلف ودارت به رأسه حتى سقط وكأنه فقد وعيه. فضحك الفتى وتحدث إليه نعم سيدي أرى أن النوم قد يفيدك ثم تركه ومضى في صباح اليوم التالي فتح خالد عينيه على صوت ضوضاء شديدة فوجد نفسه ملقى على جانب أحد الشوارع فنهض مسرعا وحاول أن يصلح من هيئته وأزل الغبار عن ملابسه حتى نظر أمامه وفرك شعره حين وجد ذلك الكم الهائل من الناس يسيرون بانتظام في اتجاه معين والجميع يتدون ملابسا تبدو جديدة الرجال يمسكون بأيد النساء والفتيان يمسكون بأيد الفتيات التي بدا عليهن الجمال الشديد يسيرون في فرحة كبيرة ويضع كل منهم حول رقبته عقدا من الورد وتظلهم موسيقى لم يسمعها من قبل ولم يسمع ما يماثلها في جمالها ويعزفها مجموعة من الأشخاص أصحاب زي مختلف ويحملون طبولا ووتريات وآلات نفخ لم يرى مثلها لكنها تخرج صوتا بديعا. يسيرون وسط ذلك الحشد من الناس ثم وجد بعض الشباب يمتطون احصنتهم وخلف كل شاب توجد فتاته تلف يدها اليسرى حول خصره تمسك بها الورد وتلوح به فابتسم خالد وقال أنا عرفت لي بقى الكل مستني اليوم دا ثم عجبته تلك الحركات البهلوانية التي كان يقوم بها البعض حتى فوجئ بالعربة الثرية التي كان قد تشبث بها هو ويامن حينما كان في الصحراء تسير وسط الحجد وقد خرجت منها فتاة غاية في الجمال وما إن خرجت حتى صاح البعض فرحا وزاد سرورهم وبدات تلقي بالكثير من الورد والكل يتهافت ويتسابق على أخذه حتى بدأت تقذف الورد للأعلى وما ان تسقط حتى يرتطم الشباب بعضهم ببعض وتزداد بسمتها الرقيقة وخالد يشاهد ذلك في سعادة كبيرة وينظر مجددا إلى تلك الفتاة وقد شعر براحه نفسية كبيرة حتى وجد إحدى الفتيات تقترب منه وتسأله لماذا تقف بمفردك؟ يمكنني أن أصطحبك اليوم مجانا فنظر إليها خالد ثم نظر إلى فتاة العربة مرة أخرى لا شكرا ثم نظر بعيدا فوجد يامن فأسرع إليه وسط ذلك الزحام حتى وصل إليه بصعوبة وحدثه يامن انت فكرني؟ فابتسم إليه يامن نعم اهلا بك صديقي ثم نظر إلى زيه مبارك عليك الزي الجديد ثم سأله كيف كان يومك الأول بالزيكولا؟ كانت الأصوات عالية من حولهم فاضطر خالد أن يرفع من صوته. يوم الأول مش فاهم لحد دلوقتي اللي بيحصل. لي. ضحك يا من. ربما لأننا في اعياد زيكولا. ما إن تنتهي العيادة حتى تعود الحياة مرة أخرى إلى الطبيعة. إنها أيام استثنائيه ليست كباقي الأيام. فابتسم خالد. يا ريت. ثم سأله أم الفن المزب بتاعتك اندهش يامن ماذا اقصد يعني حبيبتك انا شايف معظم الشباب معهم بنات اه لا انني لم ارتبط حتى الان ثم نظر خالد الى الامام ثم ساله واحنا رايحين فين ماذا تقصد برايحين اقصد ذاهبين ضحك يامن اننا ذاهبون الى ارض الاحتفال حيث يلتقي هنالك كل اهل زيكولا وسيذبح شخص ما ضحك خالد اه عرفت الفقير، ثم صمت وأكمل مسيرهما مع السائرين حتى سأله خالد مجددا يامن هي مندي ثم أشار إلى الفتاة التي ترمي بالورد من العربة إنها أسيل طبيبة زيكولا خالد وقد همس إلى نفسه أسيل طبيبة ثم وجدها تقذف بورده إلى آلة وتسقط تجها. وتصارع الشباب معه حتى قفز مستغلا طوله وقد امسكها وقد أمسكها ونظر إليها مبتسما فابتسمت له ابتسامة جعلته هائما للحظات الجميع يسيرون وخالد يعجبه ذلك الاحتفال والموسيقى الرائعة التي تحلق في كل مكان ورائحة الورد التي أنعاشت صدره حتى تناسى أسئلته لنفسه عن أرض زيكولا وصار بجوار يام وهو ينظر إلى العربة وإلى اسيل التي تبتسم كلما أمسك أحد بوردة قذفتها ثم ينظر نظرة مختلفة تماما مقوسا حاجبيه إلى الفتاة الأخرى التي رفض أن يسير معها والتي لم تزح نظرها عنه طوال الوقت وما ان تصطدم عينه بها حتى تخرج له لسانها في غضب فينظر مجددا إلى اسيل ويستنشق رحيق الوردة التي أمسكها ويبتسم وتبع سيره معهم حتى وصلوا إلى أرض واسعه وقد فوجئ بوجود كم من هائل من الناس قد يتعدى الخمسين ألفا حتى اندهش وسأل يامن على الفور إن نزد كلها رد يامن إنهم أهل زيكولا جاءوا من مناطقها الكثيرة إننا جئنا من منطقة واحدة وباقي الناس جاءوا من المناطق الأخرى حتى ابتسم فرحا حين اقترب منه شاب آخر واحتضنه كثيرا ثم نظر إلى خالد إنه صديق عمري اياد ثم نظر إلى صديقه إنه خالد صديق الجديد وتبدو عليه الشهامة وسيكون صديقك بالطبع صفح خالد اياد وقال مبتسما أيوة هنكون أصدقاء لغاية ما أرحل قريبا ضحك اياد بصوت عال ترحل ثم نظر إلى يامن صديقك يريد أن يرحل ثم ضحك مجددا فغضب خالد من سخريته ونظر إلى يامن هو غريب اني أرحل ولا كديام يجيبه ولكنه أشار إليه أن يصمت بعدما دقت الطبول كثيرا وقد صمت الجميع وصمتت الموسيقى. بعدها صعد رجل ضخم إلى منصة عالية وبيده سيف طويل فأدرك خالد أن الذبح سيتم وأن الفتى كان صادقا معه حين أخبره بذلك وبعدها صعد رجلان أقوياء ويجران رجلا حليق الرأس يبدو عليه مرض رغم شبابه والصمت يخيم على الجميع حين دقت الطبول مرة أخرى فنزل أهل المدينة كلهم على ركبهم مع خالد، فجذبه يامن حتى نزل هو الاخر على ركبتيه بجواره هو وأياد ونظر إلى تلك المنصة حيث سقط الفقير هو الآخر على ركبتيه ويداه مقيدتان بالخلف وبعدها بلحظات وخزه السياف في ظهره حتى شهق برأسه فأطاح برقبته وتناثر دماؤه على المنصة فصاح أهل المدينة فرحا ودقت الموسيقى مرة أخرى وبدأوا يرقصون ويمرحون وبدأت الألعاب البهلوانية مجددا أما خالد فقد صارت في جسده رعشة مما رأى وانتفض قلبه بقوة وتصارعت أنفاسه وهو ينظر إلى ذلك الجسد المنزوع الرأس وجسده يتحد إنه لم يرى مثل ذلك من قبل يتحسس وجهه ويسأل نفسه هل هو يحلم أم أنها حقيقة ويسأل نفسه مجددا لماذا ذبح ذلك الفقير إننا في مستمعنا نساعدهم إنهم قوم بلا قلب حتى صاح بيامن يامن إحنا سنة كام رد يامن إننا في نهاية العام التاسع بعد الألفين صح خالد ألفين وتسعة إزاي ابتسم يامن كي يمتص غضبه إنه زمن يا صديقي هل بيدنا أن نغير الزمن؟ ثم صح خالد بإياد في عصبية وإه الغريب إني أرحل واسيب زيكولا رد إياد يا صديقي إن باب زيكولا قد أغلق بنهايه أمس إنه لا يفتح إلا قبل يوم زيكولا بيوم واحد ثم يغلق مجددا حتى يوم زيكولا في العام الذي يليه لا يستطيع أحد مغادرة زيكولا حتى ذلك اليوم أكمل يام ونظر إلى خالد. إنه اليوم الذي دخلت فيه إلى زيكولا ثم سأله متعجبا لماذا تريد أن ترحل وأنت لست فقيرا جن جنون خالد وقد فض به من اللي قالك أن أنا مش فقير لا أنا فقير أنا ممتلكش أي حاجة إن دهش أياد كيف هذا ألا تشعر بنفسك رد خالد غاضبا أشعر بإيه ده حتى الفلوس اللي كانت معايا وحمدت ربنا أنها معايا بالصدفة قلت عليها ورق وملهش أي إيمة ابتسم يامن ولماذا تحتاجها يا صديقي؟ رد خالد دفلوس يعني اشتري بيها اللي أنا محتاجه اندحش يامن تقصد العملة؟ خالد أيوة صمت يامن ثم تحدث مجددا آه الآن عرفت لماذا زاد ارتباكك إلى هذا الحد حين وجدت ذلك الفقير يذبح نك خفت أن تكون فقيرا وتذبح مثله ثم نظر إلى خالد يا صديقي إن عملتنا مختلفة تماما إن عملة أرض زيكولا هي وحدات الذكاء ومن يكون ذكيا هو الغني أما الفقير هو الأقل ذكاء هنا نعمل ونأخذ أجرتنا ذكاء ونبتاع وندفع من ذكائنا ونأكل مقابل وحدات أخرى من الذكاء ثم صمت بره وأكمل لا علم من أين جئت ولكننا ولدنا فوجدنا أنفسنا هكذا علينا أن نحافظ على ذكائنا وأنت منذ دخولك إلى أرض زيكولا أصبحت مثلنا وعليك أن تحافظ على ذكائك وأن تنميه كي لا يأتي يوم زيكولا وقد قل ذكائك فيكون هذا مصيرك ثم أشار إلى جثة الذبيح، فنظر إليه خالد متعجبا وكانه لا يفهم شيئا يامن أنا كنت بقول عليك عائل رد يامن أعلم أنك تظننا بلهاء ولكننا أهل زيكولا نختلف عن باقي بقاع الدنيا والكل يعلم ذلك ويخشون أن يدخلوا إلينا حتى لا تسري رعشة زيكولا بجسدهم ويصبحون مثلنا هنا تذكر خالد تلك الرعشة وذلك الألم الشديد الذي حل برأسه حين مر من باب الزيكولا وقد أكمل يامن عليك أن تصدقنا وأن تحافظ على ذكائك لأن اعتقادك بأننا بلهاء لن يفيدك بشيء أنت لن تستطيع أن تغادر زيكولا مهما حدث وإن جاء يوم زيكولا وكنت الأقل ذكاء فسيحدث لك مثلما ما أخبرتك ثم تابع إنه عام ستحتاج إلى طعام وإلى شراب وإلى ملبس ومسكن وهنا في زيكولا لا يعطى أحد شيئا بالمجان، سوى يوم زيكولا فقط اليوم يكون يوما بلا عمل وقد تكون هنالك أشياء قليلة للغاية دون مقابل عليك أن تعمل وتأخذ أجرك من الذكاء تعوض ما تفقده لسد احتياجاتك صديقي هنا في زيزيكولا ثروتك هي ذكاؤك ما زالت الدهشة منطبعة على وجه خالد وبدأ يشك بذلك ويشعر بأن ذكائه قد قل بالفعل منذ دخوله إلى تلك المدينة وأن قدرته على التفكير قد قلت قليلا ولا يعرف السبب ولكن ما يقوله يامن لا يصدقه عاقل حتى تذكر شيئا وتحدث إلى يامن كلامك مش صحيح أنا كلت وشربت واشتريت هدوم من غير مقابل ابتسم يامن صديقي لقد لاحظت وجود الأسعار بالوحدات في تلك الأماكن تذكر خالد تلك الوحدات والتي سأل نفسه عنها من قبل أيوة أكمل يامن وحدات الذكاء لا تدفع باليد إنها تنتقل تلقائيا بيننا وطالما رأيت تلك الوحدات أقصد الأسعار وتواجدت في تلك الأماكن هذا يعني أنك موافق على الشراء وعلى الأسعار التي رأيتها وينتقل منك ثمن ما أكلته أو اشتريته إلى صاحب هذا المكان دون إرادتك الغرباء يسمونها لعنة زيكولا. قطعه خالد هائما أنا أكلت كثير وزي كان المكتوب عليه أكبر وحدات وصاحب قال لي إن دا أغلى زي عنده وشكرني لإني غني رد يامن بالفعل يا صديقي لقد لاحظت اليوم اختلافك قليلا عن المرة الأولى التي رأيتك بها ثم نظر إلى إياد يبدو أن صديقنا قد فقد جزءا ليس بالقليل من ثروته تساءل خالد في لهفة وانت عرفت ازاي؟ فابتسم يامن إن وجهك أصبح شحبا بعض الشيء يا صديقي ثم أكمل كلما قل ذكاؤك زاد شحوب وجهك وبدا المرض عليك وهكذا نعرف من هو الغني ومن هو الفقير كلما تكسب ثروة تكون طبيعي بل يزداد شبابك أما حين تخسر فستجد المرض يتسرب إلى جسدك وهكذا حتى يقترب يوم زيكولة فيقوم الجنود بجمع الأكثر مرضا بالمدينة ويعرضون على أسيل الطبيبة وهي من تحدد المريض حقا والمريض بالفقر وبعدها تختار الثلاثة الأشد فقرا فقاطعه خالد قبل أن يكمل حديثه لا دي بلد مجانين. انا لازم أسيب البلد دي ثم تركهما وجرى ترك خالد يامن وإياد وجرى مسرعا وقلبه يدق خوفا يخشى أن يكون ما قاله واقعيا وأكمل جريه هائما وسط الزحام وأهل المدينة يرقصون وينرحون والموسيقى في ذروتها وخالد يتحرك بصعوبة بينهم يحاول أن يخرج من هذا الزحام ويصطدم بالفتيات والفتيان دون أن يعتذر. ما يشغل باله أن يخرج إلى باب زيكولا. يواصل جريه بعيدا عن أرض الاحتفال ويحدث نفسه مش معقول كنت صحيح مش معقول وتعد قدماه مسرعتين حتى اقترب من باب زيكولا. وقد ظهر العرق الغزير على جبينه فوجده قد أغلق بالفعل وتواجد أمامه الكثير من الحراس فاقترب خالد من أحدهم وقد كان ضخم الجثة وحدثه أنا عاوز أخرج فضحك الحارس ساخرا تخرج فصاح خالد أيوة أخرج فضحك الحارس مجددا ثم نظر إلى حارس آخر وحدثه <تصفيق> إننا نترك احتفالات زيكولا ونقف هنا حتى يأتي السكارة ويعبثون معنا فصاح خالد مجددا أنا مستكران انا هخرج ثم دفع الحارس بيده فظهر الغضب على وجه الحارس ثم لكم خالد لكمة قوية أعاده خطوات للخلف حتى سقط على الأرض وقد سالت الدماء من حاجبه الأيسر فنهض خالد على الفور ثم عاد وأوقف أمام الحارس مرة أخرى ولكنه نظر إلى الدرع الذي يحمله وكان لامعا كالمراه أمعن نظر به ونظر إلى صورته المنعكسة لا يخشى أن يلكمه الحارس مجددا ولا تشغله الدماء التي تسيل على وجهه بل يتحسس وجهه بيديه وما بدا عليه من شحوب وينظر إليه وقد اتسعت عيناه من الدهشة والخوف وتسارعت أنفاسه وخفخ قلبه بقوة حتى قاطع تفكيره صوت الحارس الغليظ عود إلى حيث كنت وإلا سيكون السجن مصيرك فنظر إليه خالد في خيبة أمل واضعا يديه على حاجبه يريد أن يوقف دماءه وقد أدرك أن الباب لن يفتح كما أخبره اياد وأن حديث يامن إليه ما هو إلا الحقيقة التي خشيها بعدها عاد خالد إلى شوارع المدينة يسير هائما ويفكر كيف سيعيش عاما في تلك المدينة الملعونة ويسأل نفسه عام انه لم يستطع أن يعيش يوما واحدا فكيف أن يعيش عاما كاملا ثم عاد بتفكيره ماذا لو مر العام وكنت افقر من في المدينة ماذا لو كنت الأغبة ثم على صوته وسال نفسه وجدي هل هيقدر يعيش سنة من غيري أنا كنت بقول يومين أو ثلاثة له يا ترى فكرني ميت زي امي وابويا سنة حَعيش هنا سنة، وظل هائما هكذا حتى افاق حين صدمه حصان ما، وقد كان الحصان الذي يجر العرب الثري، عربة أسيل، فصاح به سائق العرب يعنفه، ثم توقفت العربة ونزلت منها أسيل على الفور لتطمئن عليه، ولكن خالد قد غادر هائما، ورغم نداءها إليه كثيرا، فقد أكمل مسيره دون أن يلتفت وكأنه يتجاهلها، فعادت إلى العربة مرة أخرى وحدثت نفسها. لو كان شخصا آخر لطلب تعويضا على ذلك ثم أمرت السائق أن يتحرك من جديد مرت ساعات وخالد ما يزال يسير بالمدينة ولم يتوقف عقله عن التفكير حتى وجد نفسه يقترب من بحيرة واسعة فأسرع إليها وحين تذوق ماءها وجده عذبا فابتسم وشرب منها كثيرا ثم اسند ظهره على شجرة بجوار البحيرة وضحك حين جال بخاطره أن يأتي والد منى إلى تلك المدينة وأقسم أنه سيذبح على الفور حتى منا لو جاءت ستذبح هي الأخرى يتذكر أصدقائه وأنهم لا يمتلكون من الذكاء شيئا بل سيذبحون كلهم ثم ضحك وحدث نفسه ساخرا عايز أكل مقابل وحدة زكاء ثم ضحك مجددا حين تذكر أحد أصدقائه وكان سمينا للغاية ويأكل كثيرا وأنه لو كان بزكولة لفقد ثروته كلها مقابل أن يأكل ثم تحدث إلى نفسه بتضحك علي يا خالد فعلا مصري ابن مصري نضحك فأشد اوقات الكرب ثم سأل نفسه أتامل يا خالد هتعمل ايه فأجاب نفسه وكأنه شخص آخر وقد أغلظ من صوته هعيش زي الناس هنا إنت أدامك حل تاني فرد كأنه الشخص الأول لا فابتسم واجعل صوته غريضا مرة أخرى يبقى تتكيف مع الوضع وأهلا بك في زيكولا بعدها نظر إلى السماء التي خيم عليها الليل وانتشر السكون حتى اختفى مرة أخرى حين وجد ألعاب نارية غريبة عما يعرفها تزين سماء زيكولا ولم تتوقف للحظه فابتسم يوم زيكولا ثم أكمل بعد برها من الصمت كلها ساعات وينتهي وأشوف زيكولا على طبيعتها ثم نظر إلى البحيرة إلى شاطئها فلم يجد أحدا غيره فوجدها فرصة أن يستحم وما إن تجرد من ثيابه وكاد يكون عاريا تماما حتى شعر بحركه غريبه غريبة وسمع همسا وبعض الضحكات فالتفت فوجد فتتين تنظران إليه فارتدم ملابسه على الفور، ثم اسرع عائدا إلى الشجره مرة أخرى وأسند إليها ظهره من جديد وضحك وحدث نفسه لا أنا بقول أنا ما احسن مر الليل وقد أشرقت الشمس وخالد نائم بجوار الشجرة على شاطئ البحيرة حتى انتفض حين سمع صرخات وحين نظر بعيدا وجد سيدة تصرخ بأن ابنها يغرق في البحيرة فأصرع خالد إلى البحيرة بما لبسه. يريد أن يصل إلى ذلك الفتى والذي كان بعيدا بعض الشيء ولم يتخيل أن تكون البحيرة عميقة هكذا حتى اقترب منه فجذبه تجاهه وعد به مرة أخرى إلى الشاطئ وقد فقد الفتى وعيه وما زالت أمه تصرخ أما خالد فقد أنام الفتى على ظهره وبدأ يضغط على صدره يريد أن ينعش قلبه يضغط بعض الضغطات ثم يضع فمه على فم الفتى ويملأ صدره بالهواء ثم يعود ليضغط بعض الضغطات مرة أخرى وقد اجتمع الناس من حوله ومن بينهم أسيل التي اسرعت إلى الفتى وطلبت من خالد أن يبتعد عنه ولكن خالد لم ينظر إليها ولم يرفع نظره عن الفتى وما زال يضغط على صدره ويعطيه من الهواء حتى شهق الفتى وبدأ خالد يشعر بنبضات حين وضع إصبعه على رقبته فحمد الله ثم نظر إلى أمه الحمد لله هو بخير فنظرت إليه الأم باكية وقد احتضنت ابنها شكرا لك ثم سألته كم تريد مقابل هذا فتعجب خالد ثم أجابها انا مش عاوز حاجة أي حد مكاني كان هيعمل كده خدي بالك منه بس بعد كده والناس ينظرون إليه في غرابة حتى سألته أسيل كيف فعلت هذا ولماذا لم تتركني أساعدك؟ فرفع خالد رأسه ونظر إليها وكانت المرة الأولى التي ينظر إليها بعدما لم يترك نظره الفتى حين كان ينقذه حتى فوجئ بأنها صاحبة الصوت الذي طلب منه أن يتركه فشعر قلبه بخفق سريع حين وجدها قريبة منه إلى هذا الحد لا تفصله ما سوى أقل من خطوة وحدث نفسه في سره إنها جميلة جمال لا حدود له ينظر إلى شعرها الأسود الطويل وعيناها الضيقتين ورموشهما السمراء الطويلة ويتذكر ضحكتها حين كانت ترمي الورد وتضيق عيناها كلما ضحكت فتعطيها جمالا خاصا ولا سيما مع شفتيها الرقيقتين حتى نطق هامسا أسيل ففوجئت الأخرى بأنه من تجاهلها ومضى حين اصطدم حصان عربتها به ثم سألته مجددا كيف فعلت هذا؟ ضحك خالد أول مرة اني تعلمت حاجة مفيدة دي دوره اسعافات أولية كنت تعلمتها في القاهرة ثم أسرع وأخرج وردة من ملابسه المبتلة والتي قد التقطها في اليوم السابق ونظر إليها مبتسما دي وردتك أنا محتفظ بها. فتجهلت أسيل حديثه عن الورده وسألته لماذا لهجتك غريبة؟ ثم أكملت وأين القاهرة تلك؟ فابتسم خالد دي قصة غريبة جدا، وأكيد مش أعرف القاهرة، أنا مش من زيكولا. ثم أراد أن يتحدث إليها بلهجتهم. لست من زيكولا، وقد دخلت إلى زيكولا أول أمس، ولم أكن أعرف أن بابها سيغلق. فصمتت أسيل وكانها تتذكر شيئا ما، ثم نظرت إليه، مثلي تماما. الجزء السابع. رد خالد في لافه مثلك ردت اسيل نعم مثلي انا ايضا لم اكن من اهل زيكولا ثم نظرت إلى حاجبه الذي لم يلتئم جرحه بعد انا اسفه عندها خالد على ايه اسيل ارى أن اصطدام حصان عربتي بك قد أصاب حاجبك فابتسم خالد أي حصان فأجابت حصاني بالأمس فتذكر خالد لا لا لا مش الحصان أنا المفروض اللي لك لإنني بارح ما كنتش في حد طبيعة بعد ما شفت الفأر اللي ذبحته بس أرجوكى كمل حكايتك وزي أنتي مش من أرض زيكولا انصرف الناس وحملت الأم ولدها وانصرفت وجلست أسيل بجوار خالد على شاطئ البحيرة والتي بدأ تتحدث كانت هناك حروب كثيرة منذ سنوات طويلة بين زيكولا والبلاد الأخرى ومن بينهم بلدي بيجانا فكان جايشو زيكولا يخرج يوم زيكولا ولا يعود إلى يوم زيكولا الذي يليه حتى جاء يوم منذ أربعة عشر عاما واستطاعت زيكولا أن تهلك بلدتي وأخذت الكثير منا عبيدا لهم وقد كنت منهم كنت ابنة عشرة أعوام وقتها قطع خالد دهشة عبيد أكملت نعم كان الرق يتواجد في زيكولا حتى أعوام قليلة لكنه لم يعد متواجدا الآن خالد مش. كمل أكملت دخلنا إلى زيكولا وبالطبع كما حدث لك حين دخلت إلى هنا أصابتنا لعنة زيكولا وأصبحنا مثلهم تعاملنا بوحدات الذكاء والأفقر يذبح ولكن كنت أوفر حظا من غيري فقد اشتراني رجل حكيم كان ذا قلب رحيم وكان يدرس الطب والحكمة وأعطاني الكثير من علمه ثم اعطاني حريتي قبل أن يموت وأعطاني ما هو أهم أعطاني كتبه عن الطب والحياة فتعلمت منها الكثير وأصبحت طبيبة زيكولا وعاملتهم بطريقتهم وداويهم مقابل جزء من ذكائهم وهنا يمرضون كثيرا وانا اجني الكثير فاصبحت من اثرياء زيكولا وانا ابنه الرابعه والعشرين قطعها خالد مجددا وما فكرتيش تخرجي من زيكولا وترجعي لبلدك ابتسمت واكملت كنت في البداية انتظر اليوم الذي أعود فيه الى بلدي وان أخرج من هنا ولكن بعد أربعة عشر عاما اصبحت زيكولا حياتي أحببت الحياة هنا قد أذهب احيانا إلى بلد القديمة يوم يفتح باب زيكولا، ولكن لا ألبث أن أعود إلى هنا سريعا قبل أن يغلق الباب مجددا سألها خالد لأنك غنية؟ ربما يكون هذا سببا ولكن السبب الأكبر أنني أحب زيكولا لأنها قوية رغم ما بها من مساوئ ولكنها الأقوى من بين البلدان لا تستطيع البلاد الأخرى الاقتراب منها ستعرف مع وجودك هنا ما الذي يعطي زيكولا تلك القوة وأعتقد أنك ستحبها مثلما احببتها أحببتها صمت خالد قليلا مفكرا في حديثها ثم سألها زيكولا، وبلدك اسمها بيجانا، إحنا فيلم العالم ولكنه لم يلبث أن يسأل سؤاله حتى جاءت فتاة مصرعة إلى أسيل تخبرها بأن هنالك مريضا في حجة إليها ولابد أن تسرع فنظرت إلى خالد إنني أريد أن أعرف حكايتك ايضا أين أجدك مجددا؟ ضحك خالد هنا هنا مسكني بجوار شجرة البحيره اسيل حسنا أتمنى أن نكمل حديثنا لاحقا ثم ابتسمت هنا بجوار البحيرة غادرت اسيل وقد تعجب خالد من حديثها وسال نفسه يمكن تكون زيكولا مدينة غريبة لكن واضح انه عالم غريب بالكامل فين بجاندي هي التانية وازاي بيتعاملوا فيها ثم ابتسم وحدث نفسه كده بقى في اللي ظروفه زي ظروفي مين دي اسيل ممكن اكون من اغنى الاغنياء هنا وممكن اكون زيها ثم افاق لا انا مش عايز ابقى من اغنى الاغنياء انا عايز امشي من البلد دي ولكن هروح فين وازاي هرجع بلدي مره تانية حتى لو خرجت من زيكولا المهم ان نمشي من زيكولا الأول وبعدها افكر ازاي هرجع ولكن علشان امشي لازم أفضل عايش ثم نهض مجددا وقد بدات ملابسه تجف محدثا نفسه لازم الاقي شغل اتجه خالد إلى شوارع المدينة وقد عزم على أن يجد عملا يساعده أجره على بقاء حيا في تلك المدينة ولكنه ما ان ذهب إلى أحد ليساله عن عمل حتى يرفض طلبه فيذهب لآخر فيرفضه الآخر وظل هكذا يبحث ويبحث حتى تعب قدماه وجلس إلى جانب أحد الشوارع ففوجئ بيامن يقترب منه ويصفح إن أنت يا صديقي ابتسم خالد أهلا يامن يامن أنا عاوز اشتغل وحاولت لاقي شغل بس الكل رفض شغالي سأله يامن أين بحثت عن العمل؟ رد خالد في المنطقة دي المطاعم ومحلات البيع يامن إنك أخطأت في بحثك هنا يريدون أن يوفروا مكسبا كبيرا وعملك معهم سيفقدهم جزءا من مكسبهم ستعرف كل شيء عن حياه زيكولا مع مرور الأيام ثم تابع إن المدينة مليئة بأماكن العمل هل تريد أن تعمل معي؟ رد خالد ايوه دون أن تعرف ماذا أعمل ندع خالد وساله هو عمل حرام ولا ايه يا من ماذا تعني بحرام رد خالد اقصد عمل مش كويس يعني اسرع يا من لا لا انه عمل مشرف اننا نعمل بجد عملنا يحتاج إلى الاقوياء مثلك ربما يكون أجره قليل ولكنه يكفي لاحتياجاتنا خالد وفين العمل ده ابتسم يامن حسنا تعال معي انطلق خالد مع يامن وسارا إلى أطراف المدينة حيث منطقة جبلية حتى فوجئ خالد بعدد هائل من الفتيات والفتيان يعملون كأسراب النمل وقد اندهش من ذلك الكم الهائل وسأل يامن كل الناس دي بتشتغل؟ يامن؟ نعم يا صديقي وهناك الالاف يعملون في مناطق أخرى إن الصناعة هنا مربحة ثم أشار إلى مكان ما هنا نقطع الأحجار من الجبال ثم نصنع منها طوبا يصلح لبناء المساكن وكل هؤلاء الناس يعملون ويأخذون أجرهم يوما بيوم وأنا وأنت سنكون بينهم أجرنا سبع وحدات ذكاء في اليوم هل يناسبك؟ ابتسم خالد ثم تابع يامن هيا عليك أن تثبت أنك جدير بالعمل بدأ خالد عمله مع يامن والآخرين يقطعون الصخور والأحجار بالآلات اليدوية ربما كان عملا يحتاج إلى قوة بدنية ولكن هذا ما كان يمتلكه خالد تماما وبدأ يعمل يرفع الفأس بيده ويهوى به على الصخور وما تحطمت أول صخرة حتى نظر إلى يامن لقد بدأنا العمل بالفعل ويحدث نفسه ساخرا بكالوريوستي غارة إلى مخزن أدوية إلى تقطع حجارة ويتابع عمله والجميع ينظر إليه في أعجاب وخاصة بعدما طلب من يامن أن ينافسه من يقطع الحجر أسر وقد تخلص من قميصه وربطه حول خسره وغطى العرق جسده فجعله لامعا مبرزا عضلاته الجميع يعملون ويامن وخالد يتنفسان ويسرعان والكل ينظر إليهما وإلى ما يبذلانه من جهد وقد أثراها ماس الباقين حتى أخذا قسطا من الراحة وقد زادت دهشة خالد حينما نظر إلى الناس مجددا وإلى الفتيات التي تعملن بقوة وتحملن الأحجار إلى العربات وسأل يامن إزاي البنات بتشتغل الشغل الصعب ده رد يامن لا توجد فتاة بالمدينة لا تعمل إن قانون زيكولا لا يسري على الأطفال فقط ولكن ما إن تجاوز الشاب او الفتاة السابعة عشر أصبحوا خاضعين لقانون زيكولا وعلى الشاب أن يعمل من أجل ثروته وعلى الفتاة أن تعمل من أجل ثروتها ثم أردف هنا لا أحد يعطي غيره من ذكائه دون مقابل حتى إن تزوجت فلن يعطيها زوجها إما أن تعمل وإما أن تموت أو أن تجد حلا آخر هو أن ترث رد خالد مندهشا ترث؟ يامن نعم هنا الميراث يقسم على الأبناء بالتساوي ابتسم خالد الميراث زكاء يامن وهل توجد ثروة أخرى يا صديقي حين يأموت أحد تنتقل ثروته تلقائيا إلى ورثته هيا تابع عملك ابتسم خالد حسنا مرت ساعات وخالد يعمل ومعه يامن حتى بدأت الشمس في المغيب فتوقف الجميع عن العمل وقد ظهر الإنهاك على خالد فضحك يامن هل تعبت؟ فابتسم خالد أكيد أنا مش متعود على مجهود بدني بالطريقة دي فضحك يا من ستعتاد علينا أن نغادر وأجرينا ما ان نغادر مكان العمل حتى يصلنا اجرنا دون أن نشعر طالما عملت سيصلك أجرك ابتسم خالد زكولة يا من أين ستذهب؟ هل نجتمع في المساء؟ تذكر خالد أسيل لا انا هشتري طعام وبعدين هروح البحيرة مكاني يا من حسنا دخل الليل وقد اتجه خالد كي يحصل على طعام وما إن جلس بأحد المطاعم ليأكل حتى وجد جميع من هناك لا يأكلون سوى الخبز وقد أتى رجل المطعم وسأله ماذا تريد أن تأكل أيها الغني؟ فابتسم خالد ثم طلب منه أن يخبره بأسعار الطعام فرد الرجل هنا الخبز مقابل وحدة واحدة والأرز مقابل ثلاثة وحدات والدجاج خمسة وحدات واللحم ثماني وحدات فعلم خالد لماذا يأكل الجميع الخبز؟ وقد طلب دجاجا وخبزا وأكل حتى شبع ثم اتجه مسرعا إلى البحيرة وجلس بجوار الشجرة التي يجلس بجوارها دائما ظل خالد جالسا بجوار البحيرة ويسأل نفسه هل ستأتي يا كما أخبرته أم تأخر الوقت فلن تأتي وان لم تأتي كيف سيقابلها مجددا وعمله ينتهي مع انتهاء النهار ويحدث نفسه لماذا تريدها أن تأتي يا خالد فيجيب أريد أن أخبرها بقصتي وربما تساعدني إنها تبدو أكثر ذكاء وثقافة من الآخرين ثم سأل نفسه ألا يوجد سبب آخر فأجاب بعد صمت لا لا لا ثم ضحك ربما حتى بدأت آلام جسده تشتد مع ذلك المجهود الذي بذله وظل في انتظار أسيل حتى مر الوقت وغلبه النعاس دون أن تأتي. في صباح اليوم التالي أسرع خالد إلى عمله الجديد ولكنه فوجئ بثلاث أشخاص يعترضون طريقه ويوقفونه وقد أخرج أحدهم سكينا ثم سأله أين نصيبنا من عملك؟ فسأله خالد في غرابة نصيبكم؟ رد أحدهم نعم لنا منك وحدتان ذكائي كل يوم هل تقبل أم لا؟ اندهش خالد غاضبا مقابل إيه؟ رد إننا نحميك خالد لا لا أقبل فقام أحدهم بلكمه ثم انهالوا عليه ضربا حتى اسرع يامن الذي كان يمر بالقرب منهم لماذا تضربونه؟ رد أحدهم إنه لا يريد أن يدفع لنا نصيبنا. يامن وقد حاول أن يخلص خالد من أيديهم سيدفع سيدفع. ثم نظر إلى خالد الذي سالت الدماء من شفتيه ادفع لهم وحدتين فنظر إليهم خالد حسنا أقبل فرد أضخامهم حسنا ثم انصرفوا فنظر خالد إلى يامن من دول رد يامن إنهم لا يعملون ويجبروننا أن ندفع لهم وإلا تعرضوا لنا بالأذى خالد بلتجي يعني وعاوزين إتاوى من، اخي إننا نحيا في زيكولا هكذا وقد تعودنا على ذلك خالد منفعلا تدفع من زكائك مقابل حمايتك وفن الشرطة رد يامن إنهم ليسوا مذنبين وقانون زيكولا لا يعاقبهم إنهم يريدون أن يبقوا أحياء وهذا لا يتعرض مع قوانيننا عليك أن تدفع وحدتين كل يوم وأن ترضى بذلك صح خالد إذا يكون بأخذ سبع وحدات في اليوم وادفع وحدتين مقابل حمايتي وكل منين ويتبقى لي ايه يامن عليك أن تبذل جهدا أكبر لتوفر أكبر قدر من أجرك ربما يساعدك مخزونك الكبير قبل أن تأتي إلى هنا والذي قد يصل إلى الألف وحده ولكن نصيحتي اليك اياك أن تقترب مجددا من مخزونك من الذكاء. إنه كفيل بأن يبعدك عن الفقر همس خالد أتمنى ابتسم يامن حسنا هيا إلى العمل ما رأيك في منافسة كبيرة اليوم مرت الأيام وخالد يعمل مع يامن في صناعة الطوب من الأحجار ومر يوما بعد يوم وخالد ينهض من نومه ويتجه إلى عمله ويدفع الوحدتين مقابل حمايته ثم يذهب إلى عمله فيحطم الصخور بفأسه وقد أصبح شعره الناعم طويلا بعض الشيء كما غطت لحيته الناعمة وشاربه وجهه وكبرت عضلاته وأصبح الكثير من أهل المدينة يلقبونه بالغريب القوي يسير في شوارع المدينة ويضحك مع هذا وذاك ثم يأكل الدجاج والخبز كعادته ويعود إلى البحيرة مرة أخرى فيلقي بنفسه في مائها كي يريح جسده من عناء العمل ويظل ينتظر أسيل كل يوم ويرفض أن يقابل أيام ليلا ويحدث نفسه ربما ستأتي اليوم وتمر الأيام دون أن تأتي حتى أدرك أن أسيل قد نسيت وعدها له بأن يكملا حديثهما بعدما لم يرها منذ حديثهما السابق والوحيد ويظل ساهرا على شاطئ البحيرة حتى يغلبه النعاس فينام، حتى ياتي صباح اليوم التالي ويكرر ما فعله في اليوم السابق وقد عادت اليه نظاره وجهه واختفى شحوبه بعدما شعر أنه عوض ما فقده من ثروته حين دخل زيكولا اول يوم حتى جاء يوم وقد وجد يامن فحدثه يامن أنا محتاج قلم وورقه رد يامن في دهشه لماذا رد خالد يعني في حاجات عايز اسجلها عن زيكولا استغل فتره وجودي هنا بعد ما فات شهر يامن حسنا أعرف مكانا يمكنك أن تذهب إليه وتجد أقلاما وأوراق زيكولا المميزة. ثم تابع مفتخرا بالطبع لا توجد صناعة أفضل من صناعة زيكولا ثم أكمل إنه مكان يباع فيه الكتب وأعتقد أنك ستجد مرادك هناك أرد خالد أن يسجل لحظاته التي يعيشها في زيكولا لعله يخرج منها ذات يوم وتكون تلك الأوراق التي يكتبها ذكرى لن ينساها أو يصنع منها كتابا يقرأه الكثيرون غيره ولكن كان هنالك سبب آخر فقد جالب بخاطره أن تأتي أسيل ذات نهار إلى البحيرة فلا تجده فقرر أن يكتب ورقة ويتركها بجوار شجارته ويقبرها بأنه في عمله وأنه ينتظرها كل مساء وربما كان هذا السبب ما أشعل حاجته إلى الأقلام والأوراق حتى وصل إلى المكان الذي وصفه يامن وقد طرق الباب الخشبي ودخل وجد حجرة كبيرة مليئة بالكتب ويجلس رجل عجوز بالحجرة وحيدا فاندهش خالد من ذلك الكم الهائل من الكتب المترصه حتى سأله العجوز يبدو أنك الغريب القوي ضحك خالد نعم ولكن كيف عرفت؟ رد الرجل إنني أعلم الكثيرين من أهل المدينة فابتسم خالد ثم ساله من اللي كتب كل الكتب دي؟ رد العجوز إنهم علماء كل القدامة وهنالك من الكتب ما ينتمي إلى البلاد الأخرى إن زيكولا تهتم بالعلم والعمل سأله خالد مجددا وأهل زيكولا قاروا الكتب دي؟ أجابه العجوز الكثيرون منهم قرأوا قال خالد يعني الكتب دي حققت لك ثروه كبيرة؟ رد الرجل لا لست إلى هذا الحد إن اسعار الكتب رخيصة للغاية ثم صمت وتنهى ربما كفاني أن أبيع كتابا واحدا مثل كتاب بعته سأله خالد متشوقا أي كتاب؟ رد العجوز كان كتابا قد اشتراه مني رجل بأغلى سعر شهدته زيكولا انتهش خالد لازم كان كتاب سمين ابتسم العجوز لا أعتقد ذلك وقتها لم أقرأ منه سوى سطور ولكنني حين رأيت هذا الرجل يحتاجه بقوة طلبت منه أغلى سعر ثم ضحك مجددا وتابع <تصفيق> يبدو أنه كان يحب الخيال إنه كتاب يتحدث عن أرض أخرى عن وهم يسمى سرداب فوريك الجزء الثامن. تصرعت نبضات قلب خالد وامتلأت عرقه بالدماء حين سمع العجوز ينطق بسرداب فوريك وأرض أخرى غير زيكولا حتى سأله في لهفه سردفوريك رد العجوز نعم أتذكر هذا الاسم جيدا سأله خالد في لهفه مرة أخرى والكتاب كان بيتكلم عن إيف رد العجوز في هدوء لا أتذكر يا ولدي. لقد كان هذا منذ وقت طويل حتى هذا الكتاب لم أقرأ منه سوى سطور وبعدها جاءني هذا الرجل الذي اشتراه مني خالد والكتاب كان كامل أقصد مكتمل العجوز نعم يا ولدي خالد وقد بدا متوترا في منه نسخة تانية رد العجوز لا أعتقد إنني لم أرى كتابا يتحدث عن ذلك السرداب إلا في ذلك الكتاب خالد ولا الرجل دفين هو موجود في زيكولا العجوز وقد اندهش من أسئلة خالد الكثيرة لم ارى هذا الرجل إلى مرة واحدة ربما يكون هنا في زيكولا ولكن ليس بمنطقتنا وربما يكون قد خرج منها لا أحد يدري ثم سأل خالد لماذا أنت مهتم إلى هذا الحد؟ هل تحب الخيال؟ رد خالد انا لازم الاقي الكتاب ده الكتاب ده هو الأمل الوحيد لي لما اخرج من زكولة ثم سأله تقدر توصف لراجل الاشتراه؟ صمت العجوز وكانه يتذكر كان رجلا عاديا كان طويلا مثلك وكان ذا كتفين عريضين مثلك أيضا وكانت لهجته وقتها غريبة أيضا خالد مثلي ثم سأله بعد صمت هل تذكر اسمه؟ ابتسم الرجل أنهني أتذكر اسمي بصعوبة خالد وقد بدأ يتحدث إلى نفسه طويل وجسمه يشبه جسمي ولهجته غريبة وكان بيدور على كتاب سر فريك ما أقولي اللي في بالي؟ ما أقولي هو؟ فقاطع تفكيره العجوز لماذا الصمت؟ أين شرد ذهنك؟ رد خالد لا ما فيش حاجة انا محتاج اشتري اقلام اوراق ابتسم العجوز بالطبع يا ولدي لك ما شئت اشترى خالد بعض الاوراق والاقلام التي احتاجها ولم تكن الاوراق شديدة البياض، وانما كانت تميل الى الصفرة وكانت سميكة بعض الشيء اما الاقلام فقد كانت استوانية خشبية رفيعة لا سن المتبب وبداخلها خزان صغير للحبر وقد اشترى معها زجاجة من الحبر الاضافي وانصرف عائدا إلى البحيرة وتفكيره لم يتوقف لحظة واحدة منذ حديثه مع ذلك العجوز ويسأل نفسه معقول اللي في بالي معقول يكون الرجل اللي اشترى الكتاب هو والدي ثم يعود لنفسه الكل كان بيقول اني طويل زيه واني عريض برضه زيه وكما نزل السرداب وكلام العجوز وان لهجة الراجل ده غريبة أكيد هو ثم نظر إلى السماء معقول يكون لسه عايش هو وأمي معقول أشوفهم بعد السنين دي كلها هنا في زكولة ثم نظر إلى البخيرة وسأل نفسه، طب افرد كان حد تاني ومين اللي هيشتري كتاب زي ده بأغلى سعر، وهنا الناس كلها بخيلة وكتاب زي ده ملوش أي إيمة عندهم ممكن يكون حد بحب المغامرة عنده نفس الدوافع اللي نزلتك هنا أو ممكن يكون حد نزل السرداب غيرك أو غير أبوك أمك لا هو أبوك لا حد تاني لا أكيد أبوك يجلس أمام نار أشعلها على شاطئ البحيرة وما زال يتحدث إلى نفسه مهما كان الشخص ده سواء كان أبويا أو لا معنى أن الكتاب موجود إن الأمل أصبح منقود أكيد اللي كتب الكتاب ده عارف إزاي أقدر أرجع لمصر تاني ثم على صوته أنا لازم ألاقي الكتاب ده لازم ثم سمع صوتا من خلفه أي كتاب؟ التفت خالد حين سمع ذلك الصوت ففجأ بأنها أسيل وقد اقتربت منه فناطق مبتسما اسيل فردت مبتسمه نعم ثم سألته بعدما جلست بجواره هل تتحدث إلى نفسك هكذا دائما؟ رد خالد اوقات بس أنا خلاص تفكيري مش قادر تحمل اسيل لماذا؟ رد خالد النهارده اكتشفت ان في أمل أقدر أرجع بي الوطني بس أمل بعيد أسيل أي أمل خالد عرفتني في كتاب قاطعته أسيل مهلا أتعرف أنني لا أعرف اسمك بعد أيها الغريب ثم تابعت مبتسمة لم تخبرني به المرة السابقة ابتسم خالد اسمي خالد خالد حسني اسيل خالد اسم جميل ابتسم خالد مجددا ثم تابع اكتشفت ان في كتاب تاني كان بيتكلم عن السرداب اللي جيت منه اسيل وقد بدت الدهشة على وجهها أي سرداب؟ رد خالد سرداب فوريك أسيل؟ في الحقيقة انا لا أفهم شيئا لقد جئت اليوم كي أخبرك أنني أود أن أستمع إلى قصتك وكيف دخلت إلى زيكولا. ابتسم خالد مداعبا لها أيوة جيت بعد شهر فابتسمت اسيل نعم لقد كان شهرا مزدحما بالعمل ولم يسمح وقتي أن آتي إلى هنا ولكنني دائما كنت أتذكرك ولم أنسى إنقاذك للفتى دون مقابل وكنت أعلم أنني سأتي الى البحيره يوما كي أستمع إلى قصتك فضحك خالد كنت في بالك؟ ردت وقد أهمأت برأسها نعم لم تغادر تفكيري لا أدري لماذا ابتسم خالد مسرورا ثم سألته هل كنت تنتظرني؟ رد خالد أنا؟ لا ثم ابتسم صراحه اه وكنت بدات افقد الامل بس النهارده كانه يوم الامل أعرف ان في كتاب موجود وانه اسيل الجميله كمان هنا احمر وجه اسيل خجلا ثم نظرت اليه هيا حدثني عن بلدك وعن الكتاب الذي وجدته صمت خالد قليلا ثم بدأ يتحدث اليها انت تعرفي اني من اول ما دخلت زيكولا من شهر وما حدش يعرف اي حاجه عن بلدي حتى يا من صاحبي اللي كل اللي يعرفه ان بلدي موجوده في الشمال وانا مش عارف فين الشمال ده اصلا ثم اكمل في البداية كنت فاكر ان اهل الزكولة مجانين. دلوقتي خايف اتكلم عن بلدي يفتكروني انا المجنون ثم نظر اليها انتي هتصدقيني يا اسيل ابتسمت اسيل وقد ضاقت عيناها نعم ارى انك صادق يا خالد اكمل خالد انا مش عارف فين زكولة دي او بيجانا اللي هي بلدك اول ما جيت هنا فكرت اني زكولة من البلاد المعزولة اللي عمري ما سمعت عنها زي البلاد اللي بنشوفها في التلفزيون قاطعته اسيل في دهشة ماذا؟ ضحك خالد <تصفيق> أكيد أنت بتعرفيش التلفزيون بس هشرح لك كل حاجة بعدين ثم تابع المهم اني كنت فكر ان الزكولة معزولة وان أهلها معزولين وما يعرفوش حاجة عن العالم زي الهنود الحمر كده لما اكتشفهم كريستوف كولومبوس قاطعته مجددا من؟ ضحك خالد مجددا أقولك على حاجة اسمعيني وبس مش هتفهم مني حاجة دلوقتي ثم اكمل وسألها انت تعرفي مصر اسيل وكأنها تسمع الاسم لأول مرة مصر لا أعرفه طب تعرفي أمريكا الصين أفريقيا أستراليا اسيل وما زالت مندهشة ما تلك الأسماء دي اسامي بلاد العالم بتاعي انا بلدي اسمها مصر بنتكلم نفس لغتكم اللغة, اللغة العربية بس بالعامية زي كلامي كده ثم سألت هو وأين مصر زي ما بسأل نفسي بالضبط فين زي كولا هتكون نفس الإجابة لنا هل هي كبيرة مثل زيكولا؟ ضحك خالد وسألها عدد الناس في زيكولا كام؟ ابتسمت سيل وقد وقفت وتحركت تجاه البحيرة ثم التفتت وردت كثيرون للغاية قد يصل إلى ثلاثمائة ألف هذا غير البلاد الأخرى آلاف أخرى فرد خالد وقد وقف هو الآخر عدد سكان مصر فوق 80 مليون نسمة أسيل وكأنها لا تصدقه ماذا؟ أكمل خالد ضاحكا أما لو عرفت عدد سكان بلتانيس اسمها الصين اللي عد المليار ولا عدد سكان الهند أقول لك عدد سكان العالم بتاعي أكثر من ستة مليار نسمة نظرت إليه أسيل وبدأت تعد على أصابع يدها وكأنها تتخيل العد ثم سألته وكيف يأكل كل هؤلاء الناس فضحك خالد اطمني كله بيأكل ثم سألته ومصر بلدك جميلة تحبها ابتسم خالد ثم نظر بعيدا إلى البحيرة وصمت مفكرا قليلا ثم تنهد وتحدث كان عندنا شاعر جميل اسمه صلاح جحين قال على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء أنا مصر عندي أحب أجمل الأشياء بحبها وهي ملك الأرض شرق وغرب وبحبها وهي مرمية جريحة حرب بحبها بعنف وبرئة وعلى استحياء وأكرهها ولعن أبوها بعشق زي الداء ثم توقف خالد وحدثته اسيل وكأنها تريد المزيد ماذا بعد؟ أكمل فضحك خالد لا انا حفظ لغايه هنا بس فضحكت أسيل ثم أكمل خالد العالم بتاعي بيختلف عن هنا كتير عندنا كهرباء وإزاعة وتلفزيون وإنترنت وبنتعامل بالنقود ماذا؟ ما كل هؤلاء؟ مش هتفهم أصلي لو قعدت أشرح لك سنة كاملة بس إحنا عالمنا متطور إلى حد كبير هل أنتم تعيشون بالفضاء؟ لا لا لا لا إحنا بنعيش على الأرض وعندنا مياه وصحراء وبنات حلوة زيك كده حتى لمح تغير وجه أسيل التي سألته على الفور بعدما تحدث عن جمال البنات وكيف جئت إلى هنا؟ فصمت خالد قليلا ثم تحدث كنت في يوم زعلان فحب جدي يخفف عني فكلمني عن سرداب تحت بلدتي اللي اسمها البهو فريك اسمه سرداب فوريك ومن أول ما حكالي هو مش عارف اللي حصل لي لقيت عندي رغبة قوية إني أنزل السرداب ده واكتشف اللي فيه بعدها ظل خالد يحكي ما حدث له منذ نزوله للسرداب حتى وصل إلى تلك الأرض وقابل الفقيرين بالصحراء وتشبث بعربتها مع يامن ودخوله إلى زيكولة وعلمه أن التعامل بها بوحدات الذكاء ثم نظر إليها لما شفت العربات الأحصنة والضروع والسيوف فكرت أني انتقلت بالزمن في الماضي بس فوجئت ان الجميع هنا بيقولوا اننا في أواخر 2009 وده نفس التوقيت في بلدي ردت أسيل نعم نحن على عام عامي 2010 أكمر خالد دي الحاجة اللي هتجنني ومش قادر استوعبها. إزاي إحنا في 2009 وحياتكم هنا بتقول انكم من قرون ثم تابع ولما تأكدت من ان التعامل بالذكاء فعلا مش كلام مجانين بقيت متأكد ان السحر هنا مسيطر على المدينة أنا خلاص مش قادر أفكر لا أعتقد أنك محق بأن السحر يسيطر على زيكولا. إن الحياة هنا هكذا لماذا لا تقول ان السحر يسيطر على بلدك أنت ويجعلكم تتعاملون بطريقة أخرى كيف تتعاملون بورق؟ أرى هذا سحرا في بلد القديم بجانا كنا نتعامل بالمقاهضة أيوة المؤيدة دي حاجة طبيعية هنا في زيكولا التعامل هكذا يا خالد هل كانت عملة بلدك في كل البلدان؟ لا كل بلد لها عملة وهكذا هنا العملة الذكاء لست أنا أو أنت من فرضها صمت خالد مجددا ثم قال الواقع دلوقتي بيقول إنه تحكم عليا أني أفضل سنة كاملة في زكولة ونفس السنة دي تعد بأقصى سرعة نفسي أرجع لبلدي أرجع لحياة الطبيعية ثم عاد بظهره وأسنده إلى الأرض وقد وضع يده خلف رأسه ونظر إلى السماء وتأملها كثيرا حتى نطقت أسيل قصتك غريبة بالفعل يا خالد ولو سمعها غيري لظن أنك مجنون ثم ابتسمت ولكنني أصدقك ولن أتركك حتى تحدثني عن, ال... عن التل فزون هذا في القريب ولكن ليس الان فابتسم خالد ولكنه تذكر شيئا ثم قام مسرعا إلى جانب الشجرة وحدث اسيل انا عندي دليل ثم عاد إليها مجددا ومعه ساعة يده التي كانت توقفت هذا التلفزون؟ ضحك خالد لا دي ساعة بنحسب بها الوقت نظرت أسيل إلى الساعة بدهشه إنها عجيبة ضحك خالد لو كانت بتشتغل كنت قلتلك اقبليها هدية بس دي ما لهش دلوقتي فابتسمت إنك كريم ونظرت إلى الساعة كيف تقيس تلك الآلة الوقت؟ إننا هنا نقيسه بطرق أخرى تماما نهو عمل يقوم به أشخاص ويأخذون راتبهم. في الحقيقة أنا مش عارف يا بتقيس الوقت إزاي. ثم سألها وكأنه يريدها أن تبقى معه مدة أطول وألا تغادر. هو الوقت بيتحسب إزاي في زيكولا؟ ترى ضخمة صورة زيكولا. كلما أشرقت الشمس حتى تشرق اليوم التالي يحسب يوماً وتنحت علامة على السور ثم تمر سبعة أيام فتنحت علامة أخرى لأسبوع. وما إن يأتي شهر بعد ثلاثين يوماً حتى تنحت علامه مختلفة ويأتي العام بعد 12 علامة من علامات الشهور فتنحت دائرة مميزة إنهم عمال كثيرون ولهم أجور لعملهم يسمون عمال الوقت ثم اكملت ولكن الغريب الذي لاحظته أننا ندرك أننا في نهاية عام 2009 وهذا لا أعتقد أنه يتوافق مع عدد السنوات التي على السور والتي لا تكمل نصف هذا العدد من السنين ولكنني لا أشغل بالي بهذا تنهد دخلت قائلا زيكولا كل شيء غريب تجده في زيكولا ثم أكمل النهاردة بالصدفة عرفت أني في كتاب تاني عن سر فوري وأن حد اشتراه من سنين والكتاب ده بيمثل الأملية وأني أرجع لبلدي الأكبر من كده أني حاسس ان اللي اشترى الكتاب ده ممكن يكون والدي صمتت أسيل وكأنها تفكر إنني لم أسمع عن هذا الكتاب من قبل ثم سألته ماذا ستفعل؟ هل ستسأل كل شخص عن هذا الكتاب؟ أنا هدور على الكتاب في كل مكان لازم ألاقي الكتاب أكيد الكتاب ده هو اللي هيجيب عن كل أسئلتي فابتسمت أسيل أتمنى أن تجده وأن أستطيع مساعدتك يا خالد ثم نهضت. علي أن أغادر الآن لقد تأخر الوقت كثيرا ولدي الكثير من العمل غدا أظن أننا تحدثنا بما يكفي لحديث شهر كامل ثم أكملت وهي تسير ولكني أحببت ذلك الوقت معك يا خالد غادرت أسيل وظل خالد يقضا يفكر كثيرا ثم يقطع تفكيره بابتسامة حين يتذكر حديثه مع اسيل وظل هكذا حتى أشرقت الشمس دون أن يغفو له جفن فاتجه مسرعا إلى مكان عمله وكعادته قابل من يأخذون منه الوحدتين مقابل حمايته فاثر أن يعطيهم الوحدتين ثم وجد يامن فنادى عليه يامن رد يامن أهلا يا خالد عاوز منك طلب عاوز اشتري حصان يامن في دهشة حصان؟ أيوة يامن وما زالت الدهشة على وجهه لماذا؟ لم يجد خالد مفرا إلا أن يخبر يامن بالحقيقة وأنه يريد ذلك الحصان كي يبحث عن الكتاب في جميع مناطق زيكولا حتى بدا يامن وكأنه لا يصدق ولكن هذا لم يشغل بال خالد وطلب منه أن يدله على مكان لبيع وشراء الأحصنة حتى نظر إليه يامن متجاهلا قصته إن هذا سيكلفك كثيرا ربما يكلفك 150 وحده رد خالد انا موافق تابع يامن خالد هذا سيأخذ من مخزونك الكثير مش مهم المهم إن لا الكتاب حسنا كما تريد سأخبرك اين تجد مكانا تبتع منه حصانا قويا ولكن أين ستبحث نحن هنا في المنطقة الشرقية حيث باب زيكولا وأرض الاحتفال وصناعة الطوب وهنالك أربعة مناطق أخرى غير هذه المنطقة المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية والمنطقة الغربية والمنطقة الوسطى التي يوجد بها الحاكم وكل منطقة تختلف عن الاخرى وعن منطقتنا هذه انا هدور في كل مكان لازم الاقي الكتاب او اللي اشتراه وعملك عندي مخزون كبير زي ما قلت لك أخشى أن تقترب من مخزونك كثيرا فتندم على ذلك ده امل ما اقدرش اتركه عرفني بس منين اجيب حصان حسنا ولكن ماذا إذا وجدت الكتاب؟ ولم تجد به ما ينفعك وقد أنفقت الكثير من ثرواتك وجاء يوم زيكولا لو يوم زيكولا أعتقد انه هيكون في كتير أفعار مني وأنا واثق اني بالكتاب ده هقدر أرجع بلدي حتى لو فقدت أكبر قدر من الذكاء صمت ياما قليلا ثم تنهد قائلا ولكنك نسيت شيئا هاما لا تعرفه إن نجحت في ذلك وفقدت جزءا من ثرواتك ستعود إلى وطنك كما خرجت من هنا مريضا لست ذكيا على الاطلاق لن يميزك عن غيرك سوى شيء واحد فسأله خالد متعجبا إيه هو؟ رد يامن الغباء يا صديقي الجزء التاسع أخبر يامن خالد بأنه قد تجاهل شيئا لا يعرفه وأنه إن فقد ثروته مقابل ذلك الكتاب سيخرج من زيكولا كما هو أقل ذكاء لا يمتلك إلا الغباء فنظر إله خالد وقد اتسعت حذقت عينيه وكأن صاعقة أصابته إيه؟ أنت بتقول إيه؟ تلك هي الحقيقة يا خالد عليك أن تحتفظ بذكائك حين تخرج من زيكولا حتى تعود إلى بلدك كما كنت أو تعمل وتحقق ثروة فتعود أكثر ذكاء أما إذا فقدت ذكائك هنا وقد خرجت ثم صمت قليلا وأكمل فكيف تسترده بعد ذلك؟ صمت خالد مرة أخرى من الصدمة وحدث نفسه في ضيق الكتاب أو الغباء ثم غضب وترك يامن الذي على صوته تجاهه ماذا ستفعل؟ أما زلت تريد أن تشتري حصانا؟ ولكن خالد لم يجب سؤاله وتركه وصار مبتعدا عن مكان العمل هائما لا يعلم ماذا يفعل وماذا يقرر غادر خالد مكان عمله وما إن غادر حتى وصلت أسيل إلى ذلك المكان وكانها تبحث عنه وقد سألت بعض الفتيان أين تجده فأخبروها ان تجد يامن صديقه المقرب حتى وجدت يامن الذي كان يعمل بتقطيع الصخور فسألته على الفور أنت يامن فنظر إليها يامن في دهشة اسيل الطبيبة نعم أنا يامن أين خالد؟ فاندهش يامن من سؤالها تريدين خالد؟ نعم لقد غادر العمل غاضبا فسألته في لهفه لماذا؟ إنها قصة طويلة ربما لن تصدقيها صمدت أسيل قليلا ثم سألته الكتاب؟ يامن في دهشة أتعرفين قصة الكتاب؟ نعم أعرف كل شيء لماذا غادر غاضبا؟ بعدها أخبرها يامن بقصة ذلك الحصان الذي يريد أن يشتريه خالد كي يبحث عن الكتاب في أرجاء زيكولا ثم أكمل حديثه حين قال والآن أنا لا أعرف أين هو فابتسمت اسيل ولكنني ربما أعرف ثم شكرته وغادرت وقد ابتسم يامن حين غادرت اسيل قائلا لم أرها في حياتي تهتم بشخص هكذا وصل خالد إلى شاطئ البحيرة مرة أخرى ثم جلس وقد بدا الحزن والضيق على وجهه حتى تجه إلى أغراضه بجوال شجرة البحيرة وقد أخرج الأقلام والأوراق التي اشتراها وقرر أن يكتب أي شيء لا يدري ماذا يكتب ولكنه يعلم أنه لا سبيل لذلك الضيق سوى أن يكتب كما كان يفعل دائما هنا كان يرفضه والد منى، وكان يكتب رأيقاته ويعلقها على حائط غرفته حتى أمسك بقلمه وبدأ يرسم خطوطا ويكتب كلمات غير مفهومة حتى كتب ماذا أفعل بعدها فوجئ بأسيل تقترب منه وقد ابتسمت كنت أعرف أنني سأجدك هنا ثم سألت لماذا لا تعمل اليوم فصح خالد غاضبا واشتغل إيه أنا كرهت كل حاجة هنا فابتسمت أسيل في هدوء تريد أن تخفف من غضبه حسنا ماذا فعلت بعدما تركتك بالأمس فأخبرها خالد بأنه لم يفعل شيئا وظل يقظا حتى أشرقت الشمس فتابعت لست وحدك من أصابك الأرق أنا أيضا لم أنم فنظر خالد إليها في دهشة حتى أكملت كنت أفكر كيف تجد كتابك ثم صارت بعض الخطوات بعيدا عنه بعدها التفتت إليه وقالت تريد أن تبحث في كل مناطق زيكولا وأنا أريد أن أساعدك في ذلك ثم ابتسمت وهنا في لا أحد يساعد غيره دون مقابل ثم صمتت برها وأكملت وأنت لا تريد أن تعمل ثم نظرت إلى أسفل ولهذا لن أستطيع مساعدتك ثم سارت بعض خطوات وتحدثت إلى نفسها بصوت يسمعه خالد ولكن ربما يفكر خالد بكي ويريد أن يعمل وبعدها قد يساعده عمله فنظر إليها خالد وقد اصابته الحيره أنا مش فاهم حاجة ابتسمت أسيل مجددا خالد أنا أذهب إلى كل مناطق زيكولا ما عاد المنطقة الشماليه وقد جئت إليك اليوم كي أقدم لك عرضا خالد في دهشة عرض نعم ما رأيك أن تأتي معي إلى تلك المناطق وتعمل كمساعد لي جزءا من اليوم وقد أعيرك أحد احصنتي ان احتجته باقي اليوم تبحث عن صاحب الكتاب كما تشاء بالمكان الذي نتواجد به ثم أكملت وقد أشارت إليه بإصبعها ولكن عليك أن تعود إلي مبكراً في اليوم التالي أنا أحب أن يلتزم من يعمل معي خالد وما زالت الدهشة منطبعة على وجهه عمل معاك نعم بالسنة ما بفهمش حاجة في الطب وكيف أنقذت الفتاة زي ما قلت لك قبل كده دي دورة إسعافات أولية بس مش معنى كده أني بفهم في الطب حسناً أشعر أنك ستتعلم كثيراً وربما نجد غرقا، فلن أجد أفضل منك في انقاذهم أسيل هو أنت الطبيبة الوحيدة بزيكولا؟ لا هنالك العديد من الأطباء ولكني أكثر نهارا وهذا ما جعلني طبيبة الحاكم وأسرته وطبيبة زيكولا الأولى رغم سني الصغير هل توافق؟ فصمت خالد مفكرا وقد طال تفكيره ثم التفتت أسيل إليه وقد صارت خطوات مبتعدة عنه وقالت أرى أنك حقا لا تحب الطب ثم ابتعدت حتى نطق خالد بصوت عال أسيل أنا موافق فابتسمت دون أن تريه وجهها وقد ضقت عيناها بعدما سمعت كلماته ثم توقفت والتفتت إليه مجددا حسنا يا مساعد عليك أن تعد نفسك وأنت نمى جيدا اليوم غدا سنذهب إلى المنطقة الوسطى التي يتواجد بها حاكم زيكولا غادرت أسيل أما خالد فقد امتلك من السعادة ما لم يمتلكه من قبل في زيكولا حتى كذا يرقص فرحا ويحدث نفسه أنا مساعد أسيل أنا مساعد أسيل ثم عاد مسرعا إلى أغراضه وأمسك القلم من جديد وبدأ يكتب بعدما فكر قليلا أسيل تلك الحرية التي وجدتها في زيكولا ربما كنت أظنها جميلة الوجه فقط حين رأيتها للمرة الأولى ولكنها تمتلك كل ما هو جميل إن اليوم أسعد ايامي في تلك المدينة ثم ترك القلم ووضع الأوراق بجواره ثم اخفاها بأغراضه ونظر إلى ملابسه وحدث نفسه بأنه اشتراها حين دخل إلى زيكولا منذ أكثر من شهر ولا يمتلك غيرها فعزم على أن يذهب إلى شوارع المدينة وان يشتري زيا جديدا يناسب وظيفته الجديدة وقد ذهب بالفعل زيا ليس بغالي الثمن وقد اندهش بائع الملابس وسأله كيف تشتري زيا آخر بعد شهر واحد فقط ولكن خالد لم يعبأ بذلك وعاد إلى شاطئ البحيرة مرة أخرى وظل هنالك حتى حل الليل وهو ينتظر أن يأتي صباح اليوم التالي في أسرع وقت. في صباح اليوم التالي نهض خالد من نومه وكعادته ألقى بجسده في البحيرة ببنطاله القديم بعدها اتدى زيه الجديد وظل في انتظار أسيل حتى وجد عربته يقود حصانها سائق تقترب فأسرع إليها وركب العربة بجوارها ثم تحركت العربة في اتجاهها إلى المنطقة الوسطى بعدها نظرت أسيل إلى زيه الجديد مبارك عليك الزي الجديد ضحك خالد <تصفيق> لازم المساعد بتاعك يشرفك في أي مكان احنا هنعمل ايه في المكان اللي احنا رايحينه المنطقة الوسطى يعيش بها الحاكم واسرته وقد ارسلوا الي كي اذهب الى هناك اليوم قد يكون احدهم مريضا طب ليه انت مش ملازمه الاسره الحاكمه طول الوقت لقد طلب مني الحاكم ذلك بالفعل ولكنني رفضت رفضتي نعم لا اريد ان اكون اسيرة لمكان بعينه حتى لو مكان الحاكم تقدر ترفض طلب للحاكم انه حقي ولدي من الحرية ما يجعلني أتحكم بإرادتي وأن أحب الانطلاق ولا أريد أن يقايدني أحد هو نظام الحكم هنا في زيكولا ملكي؟ لا إن حاكم زيكولا يظل بالحكم خمس سنوات ثم يأتي حاكم غيره يختاره أهل زيكولا خمس سنوات بس؟ نعم وما فيش تجديد؟ لا كل حاكم له خمس سنوات فقط ألا تكفي تلك المدة؟ أرى أنها كافية لكل حاكم هناك يأتي غيره ويكمل مسيرة التقدم لزيكولا ويستفيد من أخطاء من سبقه ولهذا زيكولا تتقدم عن البلاد الأخرى. ألستم كذلك في بلدك؟ ضحك خالد ثم فرك شعره وصمت وحاول أن يختلق موضوعا آخر للنقاش ثم حدث نفسه. عند الوقت متأكد أن زيكولا ليس لها علاقة بالوطن العربي إلا اللغة العربية. حتى قاطعت صمته أسيل لماذا الصمت؟ <تصفيق> لا لا ولا حاجة لسه كتير على المنطقة الوسطى دي نظرت أسيل من نافذة العربة ثم أجابت لم يتبقى إلى القليل ستساعدني حين يكون عملي مع الرجال فقط أما النساء فلا أريد مساعدتك في شيء ليه؟ فابتسمت ثم أكملت يمكنك أن تنصرف وقتها وأن تبحث عن كتابك ولحسن حظك تلك المنطقة الصغيرة لا يوجد بها سوى قصر الحاكم وبعض القصور الأثرياء. مر الوقت، وقد وصلت العرب إلى تلك المنطقة التي يقصدونها، وقد نظر خالد من نافذة العرب واندهش حين وجد تلك القصور العالية، وتلك الزخارف الرائعة التي تزينها من الخارج، وشاهد الكثير من الحراس يقفون أمام أحد القصور، فعلم أنه قصر الحاكم، حتى توقفت أمامه العرب، ونزلت سيل ومعها خالد. حاملا حقيبتها القماشية وتجهى إلى داخل القصر وخالد يلتفت حوله كل ما سار ويشاهد البراعة المعمارية مستمتعا وقد لاحظت سيل ذلك بعدما تلكأ في خطوته فحدثته مبتسمة على مساعد أن يسرى ليس هنالك وقت للتأمل فابتسم خالد وأسرع حتى دخل معها إلى بهو القصر وهنالك وجد رجلا تبدو عليه الفخام والنفوذ وبجواره العديد من الأشخاص والذين بدا عليهم الثراء ايضا وقد علم خالد ذلك من ملابسهم المزركشه والتي قد تباع احداهم بما يكفي لانقاذ عشرات الأشخاص من الذبح حتى انحنت أسيل وانحنى معها خالد بعدها تحدث الحاكم إلى اسيل لقد جئت في موعدك ايتها الطبيبه ما هذا وقد أشار إلى خالد انه مساعدي يا سيدي لن تحتاجيه اليوم أريدك فقط أن تداوي زوجتي أشعر انها ليست بخير في الأيام السابقة فانحنت أسيل مرة أخرى ثم عادت إلى خارج جبهو القصر ومعها خالد وقد حدثته مبتسمة أرى أنك محظوظ لن تعمل اليوم ولكنني سأرهقك من العمل في الأيام القادمة ثم اشارت إليه أن ينصرف لك اليوم بالكامل ابحث عن كتابك ربما تجد ذلك الشخص الذي اشتراه هنا أما أنا فعلي أن أرى زوجة الحاكم لعلها بخير ابتسم خالد وتركها وغادر وهو يحدث نفسه أسيل حورية زيكولا انصرف خالد وبدأ يسأل كل من يقابله عن شخص طويل وعريض مثله ولهجته غريبة أيضا ولكنه يكبره سنا ويتكلم عن الخيال أو عن شيء يسمى سردافوريك لم يجد ممن يسألهم سوى علامات الدهشة والغرابة ولم يكن يعلم أحد ممن يعملون بقصر الحاكم شيئا عن ذلك الشخص الذي يقصده خالد بعدها خرج من القصر واتجه إلى القصور الأخرى ويعلم أنه سيجد صعوبة فيما يفعله ولكنه عزم على أن يتمسك بامله وأن يحاول في سبيل حلمه بالعودة إلى بلده وبدأ يسأل الناس من جديد ولكنه كلما سأل احدا عن ذلك الشخص أو ذلك الكتاب لم يجبه وظل يسأل كل من يقابله دون جدوى. ومر الوقت وقد أصابه التعب وبدأ اليأس يتصرب إلى قلبه حتى مر عليه شخص فسأله فأخبره أن هنالك مبنى كبير به الكثير من الكتب يسمى مكتبة الحاكم لعله يجد ذلك الكتاب به أسرع خالد إلى ذلك المكان الذي وصفه له الرجل مقابل وحدتين من ذكائه وهنالك وجد شخصا يعمل به فسأله عن ذلك الكتاب لعل صاحبه قد باعه أو أهده إلى تلك المكتبة فلم يجيبه الشخص وأخبره بأنه لا يعلم كثيرا عن تلك الكتب وقد سمح له بأن يدخل إلى المكتبة مقابل خمس وحدات أخرى من ذكاء خالد وقد وافق خالد على ذلك واتجه إلى داخل المكتبة بعدها بدأ خالد يبحث بين الكتب ويبحث بين الوريقات المتناثرة يبحث في كل مكان بتلك المكتبة لا يريد أن يترك شبرا دون أن يبحث فيه ويستريح لبعض الوقت ثم يعاود بحثه مجددا حتى لا يضيع وقته ويزيح الأدريب المتراكمة على بعض الكتب ويجلس من يعمل بتلك المكتبة يشاهده دون أن يساعده. وخالد يواصل بحثه يحاول أن يجد أي عنوان لكتاب يمت بصلة إلى سرداب فوري ولكنه دون فائدة فقد مر الوقت وأكمل بحثه دون أن يجد ما يريده حتى حدث نفسه أكيد صاحب الكتاب مش في منطقة الحاكم لسه في مناطق تانية ثم غادر وقد دخل الليل وعاد إلى قصر الحاكم فوجد أسيل في انتظاره بالعربة، فسألها إن كانت انتهت هي الأخرى من عملها، فأجابته بأنها قد انتهت من عملها بالفعل، ثم سألها لماذا لم تغادر، فأجابته ممتسمة، وهل أغادر دون مساعدي؟ هيا، ثم أمرت السائق أن يتحرك بهم إلى البحيرة، بعدها سألته هل وجدت شيئا؟ رد خالد للأسف لا، سألت ناس كتير بس ما لقيت اي جواب. لهم العذر في ذلك إنك تبحث عن شيء صعب للغاية تبحث عن شخص لا تعرفه وعن كتاب لم يسمع به أحد عارف إنه امل ضعيف بس لازم اتمسك به لا تحزن يا خالد انك ما زلت في اليوم الأول من البحث وعليك أن تسعد بأنك انتهيت من منطقة بأكملها حتى لو كانت صغيرة ثم صمتت وأكملت لدي خبر سيجعلك سعيدا نظر اليها خالد في لهفه إيه هو؟ لقد اكتشفت أن زوجة الحاكم ليست مريضة وأنها ستستقبل مولودا قريبا. حامل؟ نعم. وأرى من أعراض حملها أنه قد مر ثلاثة اشهر على حملها. وانا أكون سعيد لي. إن أنجب ذكرا سيكون هنالك احتفال لأهل زيكولا بذلك الطفل تكريما للحاكم ويقام يوم زيكولا بعد مولده بسبعة أيام. وبالطبع سيفتح باب زيكولا قبله بيوم وسيذبح أفقر من بالمدينة أيضا. هذا يعني أن يوم زيكولا قد يكون بعد ستة أشهر فقط من اليوم. ثم صمتت مجددا ونظرت إلى النافذة. وقد بدأ على وجهها الحزن. ولمعت عيناها بالدموع وأكملت. وقتها تستطيع أن تخرج من زيكولا.